زاد للإعلام تقدم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين جاءنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وأنزل الله عليه الكتاب والحكمة فتلا علينا كتاب الله عز وجل فهو أي كتابه الشفاء النافع والحبل المتين من استمسك به هداه الله ومن تركه أضله الله وإن سماع كتاب الله عز وجل من العبادات العظيمة وهو قربة وطاعة إلى الله وهذا السماع سماع إيماني بخلاف السماع الشيطاني كسماع الغناء وآلات المعازف وقد قام سوق كبير في هذا الزمان يعرف بسوق النشيد وصارت فيه تطورات كثيرة جدا فصارت الأمور تدعو إلى بيان أحكام هذا النشيد بيانا شرعيا واضحا لا لبس فيه ولا غموض وما لحق به من تغيرات وما تعلق به من مستجدات فالنشيد انتشر في الافاق اليوم وأصبح ملء السمع والبصر وغدا ظاهرة تسترعي الانتباه وتلفت الأنظار وأصبح واقعا له حضوره في الساحة الإعلامية والاجتماعيه وتطور أمره تطورا سريعا مع تقنيات التسجيل والإنتاج والنشر والاتصال لقد أصبح النشيد اليوم فن من الفنون له أصوله كالشعر وللغناء المعهود أصوله أيضا فصار النشيد فنا لم يعد امرا عفويا كحداء الإبل في القديم وترنم العمال في أعمالهم والمسافرين في أسفارهم وقد احتل هذا النشيد مكانة في الأنشطة المدرسية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية وأخذ مساحه اعلاميه مسموعه ومرئية في الفواصل وغيرها وأصبحت مواده وألبوماته وكلباته لا حضورها التجاري والإعلام المشهود حتى أنه زاحم في توزيعه تسجيلات القرآن الكريم ومواد العلم الشرعي، ولما أقبل عليه الكبار والصغار والذكور والإناث، وصارت له قنواته، كان لا بد من بيان الحكم الشرعي فيه ومعرفة ماذا يوجد في كلام العلماء فيما يتعلق بهذا النشيد، وكان تحضير مادة هذه المحاضرة. تطلب اوقاتا على مدى أكثر من سنة من الزمن وأيضاً احتاج إلى فريق عمل لتحضير مادته بالإضافة إلى الرجوع لبعض الكتب المتخصصة في الغناء والجلوس مع بعض المتخصصين في الأجهزة والأدوات فكان حاصله هذا البحث الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله نافعاً مباركاً كاشفاً للحقائق ومبيناً للأحوال ونظراً لما اعتور النشيد من التغييرات الكثيرة كان لنا بحق أن نتساءل ماذا حدث للنشيد الإسلامي وهو عنوان محاضرتنا وإن استبيان الحكم الشرعي والخروج بنتيجة في هذا الموضوع أمر صعب وليس كما قد يبدو لأول النظر فليس عالم النشيد شر كله كالشرك بالله وعقوق الوالدين والزنا وشرب الخمر كما أنه ليس خيرا كله كالصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى فليس هو حق كله يسهل الأخذ به ولا باطل كله يسهل الرمي به والتمييز في المشتبهات صعب للغاية وقد يقال إن النشيد ما هو إلا شعر وقد كان حسان بن ثابت ينشد الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حق يعني إنشاد الصحابي للشعر في المسجد النبوي متفق عليه وكان الصحابة يرتجزون وهم يحفرون الخندق وهذا حق وكانوا ينشدون الشعر ويرفعون أصواتهم بالحذاء في الأسفار وهذا حق وثبتت الرخصة في الغناء للنساء مع الدف في الأعراس والأعياد وهذا حق لكن ماذا بالنسبة للنشيد لقد اختلطت كثير من الأناشيد بآلات المعازف وهذا باطل وانشغل كثير من اهله بلحون أهل الفسق واتبعوا سبيل المفسدين وتشبهوا بالفسقة ونسجوا على منوالهم وعزفوا على أوتارهم وهذا باطل أيضا وظهرت فيه النساء والبنات المراهقات وهذا باطل وحصل الافتتان من كثير من الفتان والفتيات به فصرفهم عن ذكر الله وعن سماع كتابه وموطل الاشكال ومكمن الصعوبة أن يشاب الحق بقدر من الباطل والصواب بأشياء من الخطأ بحيث يصعب على المكلف أن يميز هذا من هذا او يهتدي لوجه الصواب فيه وقد قال شيخ رسام تيمية رحمه الله ولا يشتبه على الناس الباطل المحبوب، بل لا بد أن يشاب بشيء من الحق يعني حتى يلتبس وقال أيضا ولا ينفق الباطل في الوجود يعني ينتشر إلا بشوب من الحق ومما يزيد الأمر صعوبة بالنسبة للنشيد وواقعه أنه قد اقترن فيه جانب الشبهة بالشهوة وتعلقت به كثير من النفوس وأشرب حبه والسماعه الفتيان والفتيات والرجال والنساء كما أشرب أهل الطرب والغناء حب الغناء في قلوبهم والتهوا به والتذوا به عن كل لذيذ وقد قال التابعي الجليل سيد القراء طلحة بن مصرف اليامي لأهل الكوفة في النبيذ فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير رواه النساء بإسناد صحيح فهنالك اليوم برامج وقنوات ومواقع وإذاعات ومنتديات وأمسيات تعج بالأناشيد وقنوات فضائية متخصصة تصدح بها 24 ساعة وتقام المسابقات والمهرجانات والمخيمات وتنفق الآلاف المؤلفة بل والملايين وتؤسس الفرق الانشاديه التي تجوب البلاد والمخيمات الدعوية ومؤسسات خاصة للإنتاج بل وغرف به ايضا في الشبكات وقد جاء اليوم الذي رأينا فيه شبابا ينامون على من النشيد وفتيات معجبات هائمة به مفتونات بالأصوات والأشكال ورأينا اليوم الذي تحول فيه قراء قرآن إلى منشدين وتحول فيه منشدون إلى مطربين تنفق آلاف وتهدر أوقات وأيام وغناء في السفر وطرب في الحضر ونغمات للجوال تربى عليها الصغير وتعلق بها الكبير وشغلت الأفكار وأثرت كثيرا على سماع قراءة القرآن والعلم الشرعي وصارت هنالك إيقاعات مؤثرات ودفوف ومعازف وأصوات مشتبهات وأنشودة بموسيقى خافتة وأخرى هادئة وصارت صناعة النشيد أمرا قائما منظما له مؤسسات وله أرباحه وله نجومه وله فنونه ومريدوه ومعجبوه فالنشيد اليوم لم يعد كحاله في السابق شخص ينشد بين مجموعة من الشباب ينشطهم ويذكرهم بأمور من الأخلاق والفضائل والآداب أو يحمسهم للعمل أو يذكرهم بماضيهم المجيد وماذا كان عليه الحال في سلفهم وأبطال الإسلام الذين مضوا بل صار الآن عالم النشيد قائما بذاته له كيانه الخاص ومقوماته التي تترسخ وتقنياته التسجيلية والتوزيعية حتى صارت شركات إنتاج الأغاني تنتج بعض الأناشيد لأنها وجدت هذا المجال مجالا مربحه إن الزخم الهائل للنشيد اليوم يجعلنا نتوقف قليلا لنرصد ما في المسألة من الإيجابيات والسلبيات وما يصاحب القضية من الإيقاعات والنغمات والألحان الصوتية وأحوال الملقين والمنشدين وأحوال السامعين وأنواعهم والمقامات والمواضع التي يكون فيها الإنشاد إن بيان الحكم الشرعي في هذا صار أمرا واجبا نظرا لأن القضية قضية منتشرة جدا والحاجة لتبين الحكم الشرعي فيها صار أمرا ملحا وقد قال الله تعالى كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وإن قضية المجاملات والتراخي في بيان مثل هذه الأحكام يجعل الانحراف يستشري وزاويته تزداد ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجه ان هذا الموضوع من الموضوعات الشائكه التي يصعب اعطاؤها حكما واحدا نظرا للتعقيدات الكثيره الموجوده فيها والتشعبات والتطورات التي تخرج علينا يوميا في هذا المجال والكلام فيها يحتاج إلى تفصيل وبحث وتدقيق وتان ومعرفه دقيقة لواقع النشيد حتى يكون الحكم صائبا وصحيحا ولا بد لكي نقف على حقيقة النشيد وأحكامه أن ندرك جملة من الأمور التي هي بمثابة المقدمات لهذا الموضوع أولاً ما هو النشيد وما هي حقيقته؟ النشيد في لغة العرب رفع الصوت كما في القاموس المحيط قال الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله والنشيد الشعر المتناشد بين القوم ينشده بعضهم بعضاً إنشاداً كتاب العين وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن حرم مكة قال ولا تحل لقطتها إلا لمنشد يعني يرفع الصوت بالإعلان عن المفقودات والمنشد المعرف الذي يرفع صوته بالتعريف فيسمى منشدا ومن هذا إنشاد الشعر إنما هو رفع الصوت بالشعر فقط النشيد في اللغة الإنشاد والمنشد من رفع صوته بالشعر فقط لسان العرب ومن ذلك إطلاقه على رفع الصوت بالشعر أي إطلاقوا على رفع الصوت بالشعر ما جاء أن عمر مر بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال حسان قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك رواه البخاري مسلم وأبو داود واللفظ له ومعنى ينشد في المسجد يعني يرفع صوته بالشعر ولذلك فإن النشيد المعروف اليوم ليس هو النشيد الذي كان عند العرب قطعا ولا الذي كان يعرفه الصحابة قطعا لأن النشيد عندهم كان رفع الصوت بالشعر بس القاء عاديا اما نشيد اليوم فهو ملحن موزون فهو إذن يتجه جهة الغناء وليس مجرد شعر يلقى ثانيا ما هو الغناء وما هي حقيقته وما هو حكمه الغناء عند العرب رفع الصوت بالكلام الملحن على وجه التطريب وفي القاموس المحيط الغناء من الصوت ما طرب به وفي لسان العرب وكل من رفع صوته ووالاه فصوته عند العرب غناء فأشعار العرب الموزونة إذا تم إلقاؤها ملحنة مطربة مع رفع الصوت في غناء إذن هذا تعريف الغناء عند العرب القاء الشعر ملحنا مطربا هذا اسم غناء قال أبو الطيب الطبري من الشافعية وإنما يكون الشعر غناء إن لحن وصيغ صيغة تورث الطربة وتزعج القلب فأما الشعر من غير تلحين فهو كلام كما قال الشافعي الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح ابن رجب في نزهة الاسماع إذن النشيد الموجود اليوم هو غناء قطعا لكن يوجد أغاني مباحه يوجد غناء مباح. فمن قال إن النشيد اليوم هو النشيد الذي تعرفه العرب فلا يعرف شيئا يعني لغة العرب هو جاهل بها النشيد الموجود اليوم لأنه ملحن فهو غناء إذا اسمه في لغة العرب غناء الأنشيد الموجودة في الأشرطة اليوم المسموعة في الشبكات في الإذاعات في القنوات هي أغاني هو غناء داخل في فصيلة الغناء هذا قطعا هذا شيء مفروغ منه من الناحية اللغوية لكن قد يوجد غناء مباح كما هو غناء النساء في الأعراس بالكلمات الطيبة المباح فنريد أن نتعرف على هذا الغناء الذي يسمى نشيدا اليوم ما حكمه يمكن أن نقسم الغناء إلى ثلاثة أقسام محرم بالاتفاق ومباح بالاتفاق ومختلف فيه فالقسم الأول من الغناء وهو المحرم بالاتفاق إلقاءً، أداءً، وسماعا واستماعا منه، من امثلته أولاً الغناء الذي يؤدي الى افتتان وهيجان شهوه لأن الله تعالى نهى عن الزنا وأسبابه وهذا الغناء بريد الزنا ثانياً الغناء الذي يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة فيسبب غفلة عن ذكر الله أو ترك واجب فهذا حرام لأن كل ما صد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو حرام ثالثاً الغناء المشتمل على الكلمات المنكرة والفاحشة من ذكر مفاتن النساء والعلاقات المحرمة بين الرجل والمرأة كذلك رابعاً غناء المرأة الأجنبية بحضرة الرجال فهذا حرام حتى لو كان بغير موسيقى وبدون آلات موسيقية فهو حرام لأن الفتنة فيه واضحة غناء المرأة الأجنبية عند الرجال قال الحافظ برجب رحمه الله في كتابه نزهة الأسماع والمراد بالغناء المحرم ما كان من الشعر الرقيق الذي فيه تشبيب بالنساء ونحوه مما توصف فيه محاسن من تهيج الطباع بسماع وصف محاسنه فهذا هو الغناء المنهي عنه وبذلك فسره الإمام أحمد وإسحاق بالراهوية وغيرهما من الأئمة وبعض الأنشيد اليوم فيها تغزل بالمحبوب ووصفه وشكله وعشقه يعني هي أناشيد يسمونها أناشيد طبعا هي أغاني غزلية هذه لا تجوز لأن تودي هيجان الشهوة والعشق والوقوع في الفاحشة لا شك هذه التي فيها ذكر المحبوب وشكل المحبوب أو صاف المحبوب والتغزل بالمحبوب والتعلق بالمحبوب وعشق المحبوب هذه ولو ما فيها موسيقى فهي من قسم الغناء المحرم ويوجد في عالم الأنشيد اليوم من هذا النوع وبعضها موجودة بالأشعار الشعبية وهذا الغناء الذي وردت الاثار عن السلف بتحريمه وأنه له الحديث كما صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما قال ابن رجب لما فتحت بلاد فارس والروم ظهر للصحابة ما كان أهل فارس والروم قد اعتادوه من الغناء شوف كلام الرجب ظهر للصحابة ما كان أهل فارس والروم الكفار اعتادوه من الغناء الملحن بالإيقاعات الموزونة على طريقه الموسيقى على طريقه الموسيقى بالاشعار التي توصف فيها المحرمات من الخمور والصور الجميلة المثيرة للهوى الكامل في النفس بآلات اللهو المطربه المخرج سماعها عن الاعتدال فحينئذ انكر الصحابه الغناء واستماعه ونهوا عنه وغلظوا فيه حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقله فتح الباري للرجب فهذا الغناء يثير ما كمن في النفوس من حب الشهوات والصور الجميلة ويشوق إليها وهو كما قال ابن القيم رحمه الله رقية الزنا ومنبة النفاق وشرك الشيطان وخمرة العقل وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها في إغاثة اللهفان طبعا هذا مشاهد الآن في عالم الغناء القسم الثاني الذي لا خلاف بين العلماء في جواز التغني به والاستماع إليه وهو الذي كانت تعرفه العرب مما يسمى بالحداء والنصب والحداء بضم الحاء وأيضاً كسرها هو غناء المسافر للإبل ليساعدها على السير قال الأزهري الحذاء ما ينشده الحادي خلف الإبل من رجز وشعر وغيره كتاب الزاهر فلما كانت قوافل الإبل تقطع مسافات طويلة في أسفارها شمالاً جنوباً شرقاً وغرباً في أجواء مختلفة لجأ رواد القوافل لن يكون من بينهم حدات الإبل وهم أولئك الذين يغنون للإبل لحثها على السير وطرد التعب والملل عنها ويروى أن مضرب النزار خرج في طلب مال له فوجد غلامه قد تفرقت عليه إبله فضربه بالعصا على يده فأوجعه فعاد الغلام في الوادي وهو يصيح ويداه يداه فسمعت الإبل صوته فعطفت عليه واجتمعت فقال مضر لو اشتق من هذا الكلام مثل هذا لكان كلاما تجتمع عليه الإبل فاشتق الحداء من ذلك غذاء الألباب فهذا الحداء وهو نوع من الغناء لا شك في إباحته ولا إشكال فلم يزل الحداء بالإبل وراء الجمال من عادة العربي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان الصحابة قال ابن عبد البر فهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء إذا كان الشعر سالما من الفحش والخناء بالتمهيد قال سلمة بن الاكوع رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلاً فقال رجل من القوم عامر يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك يعني الأراجيز القصار؟ وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما أبقينا وثبت الأقدام إن لقينا وألقيا سكينة علينا انا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق يعني الذي يسوق الإبل ويحدو قالوا عامر بن أكوع قال يرحمه الله عرفوا من كلمة الحمد الله أن الرجل مقتول في المعركة والحديث رواه البخاري ومسلم وأما النصب فإنه غناء الركبان وهو ضرب من النشيد بصوت فيه تنطيط إذا النشيد لأن فيه رفع صوت تنطيط لأنه ليس مجرد انشاد برفع الصوت فيه تنطيط كما في فتح الباري وهو شبيه الحداء إلا أنه رقيق لسان العرب القاموس غريب الحديث الخطابي وفي مقاييس اللغة لابن فارس والنصب جنس من الغناء ولعله مما ينصب يعني يعلى به الصوت قال السائب بن يزيد بين نحن مع عبد الرحمن بن عوف في طريق الحج ونحن أم مكة اعتزل عبد الرحمن رضي الله عنه الطريق ثم قال لرباح بن المغترف غننا يا أبا حسان وكان يحسن النصب فبين رباح يغنيهم أدركهم عمر وخطاب رضي الله عنه في خلافته فقال ما هذا؟ فقال عبد الرحمن ما بأس بهذا؟ نلهو ونقصر عنا يعني الطريق وتعب الطريق ومشقة السفر فقال عمر رضي الله عنه فإن كنت آخذا فعليك بشعر ضرار بن الخطاب وهذا رجل من بني محارب بن الفهر وليس أخا عمر الحديث في سنة البيهقي قال الألباني إسنادون صحيح إذا شعر من شعر ضرار بن الخطاب وغيره يرفع به الصوت فيه تمطيط يسير أرق من الحدى هذا كان يفعله بعض الصحابة في الأسفار تخفيفا من تعبها ونصبها وعن عبد الله بن حارث بن نوفل قال رأيت أسامة بن زيد رضي الله عنه رأيت أسامة بن زيد رضي الله عنه جالسا في المجلس رافعا إحدى رجليه على الأخرى رافعا عقيرته يعني صوته يتغنى النصب سنن البيهقي قال ابن رجب إسناده صحيح قال عبد الله بن الزبير وأي رجل من المهاجرين لم أسمعه يتغنى النصب سنن البيهقي وصحح إسناده الألباني فاذا المعروف عن الصحابة في قضية التغني المباح منه الحداء والنصب الحداء كان للإبل والنصب كان للمسافرين صوت عادي يرفع به شخص صوته شعرا بشيء فيه تمطيط، فهو بالتأكيد ليس إلقاء عاديا، ولا ما صار اسمه نصب، صار اسمه شعر عادي، لكن هذا شعر فيه مد، مثلا لا هم لولا أنت مهتدينا لو مد الألف هذه هذا المد نوع تمطيط، طيب. هل فيه لحن؟ نعم سيجري على نسق معين من القائل لكن نسق غير متكلف لم تدخله الصناعة كما سنعرف في الضوابط والفروق بين المباح والمحرم إذا واحد يأخذ شعرا يرفع به صوته يمد فيه مدودا وهو صوت طبيعي لم يدخل في أي آلات وتلقاء غير متكلف لم يدرب عليه ولم تدخله الصناعة مرة أخرى الحداء والنصب نوعان من الغناء في عهد الصحابة مباحان كما دلت على ذلك الأدلة عبارة عن أشعار عربية بكلام مباح يرفع بها المغني صوته فيها نوع تنطيط يعني مدود لكن بصوت بشري طبيعي ما دخلت فيه الآلات ثانيا تلقاء غير متكلف على السجية والطبيعة لم تدخله الصناعة ولا التكلف والتدريب على المقامات هذه ضوابط مهمة جدا. لا بد من بيانها في التفريق بين الغناء المباح والمحرم، ونلاحظ أن السلف كانوا يتغنون به عند اولا أداء الأعمال الشاقة كما في غناء في حفر الخندق وعند بناء المسجد النبوي، طبعا لا هو من امرأة أجنبية عند رجال ولا معه أي نوع من أنواع المعازف والمؤثرات أكيد لو تقول الغناء اللي كان عند الصحابه في مؤثرات صوتيه والله العظيم ما في مؤثرات صوتيه لانه كان صوتا بشريا عاديا لا دخل في اله ولا خرج من اله صوت بشري طبيعي درسوه على اصحاب المقامات دو ري لا طبعا تغنى به من تغنى كعامر بن الاكوع بصوته التلقائي الطبيعي الفطري لم يدخل في ذلك صناعه ولا تدريب ولا مقامات ولا تكلف ولا شيء طبيعي تلقائي في لحن طبعا لا بد أن يكون بلحن معين كيف جاء اللحن على حسب ما جاء من المنشد تلقائيا من غير تكلف ولا صناعة متى كانوا يفعلونه عند النوم والصباح والمساء وبعد كل وجبة وقبل كل وجبة لا طبعا كانوا يفعلونه عند أداء الأعمال الشاقة واحد في السفر اثنين لدفع الوحشة اربعه في الأفراح المباحه كما في العيد ومناسبات الزواج وقدوم الغائب فاذا النصب والحداء متقاربان وهما القاء للشعر بصوت فيه تطريب وتلحين جار على الطبيعة والسليقة العربية دون تكلف الاوزان والالحان الموسيقية التي لم تكن معروفه عند الصحابه اصلا وقريب منه يعني واحد قال يعني نقرب لنا بشيء تلحين الباديه للشعر النبطي البادية كيف يلحنون الشعر النبطي بدون ربابة بدون موسيقى بدون شيء بالصوت البشري تبعهم البدوي إذا تغنى البدوي بشعر مثلا كيف يطلع هذا يعني قد يكون قريبا منه النوع الثالث هو الغناء الذي يكون وفق الألحان والأوزان المصطنعة ينتحلها المغنون العارفون بصنعة الغناء الملحنون له بالتلحينات الأنيقة والنغمات الرقيقة والإيقاعات الموزونة التي تهيج النفوس وتطربها كما في كشاف القناع عن حكم الوجد والسمع والتلحين هو أسلوب تنغيم الصوت هذا الآن دخلنا في الشيء المتكلف والصناعة, الآن دخلنا في الشيء المتكلف والصناعة. وليس الشيء الطبيعي التلقائي أسلوب تنغيم من حيث التقسيمات والحركات والسكتات وصناعة الغناء كما يقول ابن خلدون في مقدمته هي تلحين الأشعار الموزونة ويكون بتقطيع الأصوات على نسب منتظمة معروفة يوقع كل صوت منها توقيعا عند قطعة فيكون نغمة ثم تؤلف تلك النغمات بعضها إلى بعض على نسب متعارفة فالمساله مدروسة فيلذ سماعها لأجل ذلك التناسب وما يحدث عنه من الكيفية في تلك الأصوات هذا الغناء الذي فيه تقطيع الأصوات على نسب منتظمة معروفة كل واحد يوقع في النفس توقيعا يكون قطعة نغمة تؤلف أن هذه النغمات بعض الى بعض ليخرج الصوت اللذيذ الذي تطرب له النفس هذا الغناء لم يكن معروفا عند الصحابه قطعا بمعنى انه مستعملا يعني متى عرفه الصحابه لما دخلوا بلاد فارس والروم هذا الغناء يختلف عن الحداء والنصب قطعا لان غناء العرب لا يسير وفق الالحان والايقاعات الموسيقيه الموزونه المتكلفه ولم تكن العرب تعرف الغناء بهذه الطريقة وانما دخل عليها متاخرا في اوائل عصر بني اميه وأول من ادخل الالحان على غناء العرب هو سعيد بن مسجح وذلك أنه مر بالفرس وهم يبنون المسجد الحرام في عهد عبد الله بن الزبير وهؤلاء مأخوذين من الفتوحات من معارك الفتوحات فسمع سعيد بن مسجح غناءهم بالفارسية فقلبه في شعر عربي ثم رحل إلى الشام فأخذ الحان الروم وانقلب إلى فارس فأخذ غناء كثيرا وتعلم الضرب ثم قدم إلى الحجاز وقد أخذ محاسن تلك النغم والقى منها ما استقبحه وكان أول من فعل ذلك وتبعه الناس بعد نهاية الأرب في فنون الأدب لشهاب الدين النويري قال أبو الفرج الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني والنغم التي هي موجودة في نغم غناء الفرس والروم خارج عن غناء العرب وغنى يعني سعيد المذكور على هذا المذهب فكان أول من أثبت ذلك ولحنه وتبعه الناس بعد قال الشاطبي العرب لم يكن لها من تحسين النغمات ما يجري مجرم الناس عليه اليوم بل كانوا ينشدون الشعر مطلقا من غير أن يتعلموا هذه الترجيعات التي حدثت بعدهم بل كانوا يرققون الصوت ويمططونه على وجه يليق بأمية العرب الذين لم يعرفوا صنائع الموسيقى فإذا علم الموسيقى لم يكن عند العرب اصلا ولا عرفه الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قطعا ولا استعملوه عمليا بالتأكيد قال الشاطبي عن غناء العرب فلم يكن فيه إلذاذ ولا اضطراب يلهي ضابط هذا مهم جدا غناء العرب الذي منه غناء الصحابه لم يكن فيه الذاذ ولا اضطراب يلهي وانما كان لهم شيء من النشاط يعني عند سماع ينشط كما كان الحبشة عبد الله بن رواحه يحدون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما كان الأنصار يقولون عند حفر الخندق نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما أبدا فيجيبهم صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة كتاب الاعتصام للشاطبي يعني إذا أردنا أن نقرب المسألة للذهن قليلا فنتخيل أن الصحابة أو لما خرج الولدان الجواري والولدان ينشدون في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا الله دع هل تتخيل ان هؤلاء لما انشدوا في مقدم النبي عليه الصلاه والسلام انشدوها بمقام حجاز ولا عجم ولا سيكا ولا صب طالع هل كان يعني هل تتخيل انهم كانوا يقولون طلع البدر علينا بهذه الكيفيه من المقامات الغنائية التي تلحن بها القصيده اليوم الجواب قطعا لا ليش لأن صنعة الغناء لم تكن معروفه عند العرب اصلا ولا استعملها الصحابه اذا الواحد لحن شعرا تلقائي من السجية ايش ما طلع يطلع ما في ما عندهم تقسيمات تنويعات ونغمات تؤلف صوتا لذيذا في النفس هذا ما كان وارد والشاطبي ذكر الضابط المهم التلذذ والتطريب ولذلك استنكر العلماء على من الحق هذا النوع من الغناء بالحداء والنصب لما بينهما من الفرق الكبير فلما كتب بعض فقهاء الحنابل رسالة في بيان جواز الغناء واستدل على ذلك بإباحة النبي صلى الله عليه وسلم للحداء وسماعه لغناء الجوار الصغيرات رد عليه الامام من قدام قائلا استدلاله على مدح الغناء بذكر الحداء استدلال من لا يفرق بين الحداء والغناء ولا يفرق بين قول الشعر على أي صفة كان ومن هذه حاله لا يصلح للفتيه إذن ابن القدامى يقول لذاك المؤلف أنت ما تصلح مفتي قال فإن المفتي ينبغي أن يكون عالما باللسان لسان العرب ولغتهم مما يفتي فيه وأعجب مما عجب منه إمام مدرس مفتن لا يفرق بين السماع والاستماع ولا بين الغناء والحداء ولا بين حكم الصغير والكبير ذا طبقات الحنابلة قال ابن القيم رحمه الله الغناء المعتاد بينه وبين غناء الاعراب المرخص فيه كما بين المسكر والشراب الحلال وكما بين الميت والمذكاه انتهى ولذلك لا يصح قياس أحدهما على الآخر في الجواز ففرق بين غناء على السليقة والطبيعة وبين غناء وفق الحان متكلفه ملتزمة بصنعة الغناء ومقامتها وهذا الغناء الملحن وفق الحان الموسيقية التي جرف هذا ما حكمه ما حكمه بدون آلات موسيقية ذهب الحنفية وفي رواية عند الحنابلة لتحريم ذلك كما في حاشة بن عابدين وفتح القدير تلبيس إبليس والمغني قال ابن جيم الحنفي ثبت نص المذهب على حرمته البحر الرائق وقال في الدر المختار والمذهب حرمته مطلقا وذهب بعضهم إلى الكراهه كما في الحاول الكبير والإنصاف قال الإمام النووي غناء الإنسان قد يقع بمجرد صوته وقد يقع بآله أما القسم الأول فمكروه وسماعه مكروه وفي حاشية الدسوق على الشرح الكبير وهو من كتب المالكية سماع غناء بغير آلة مكروه طيب من الذي ذهب إلى الإباحة؟ قول شاذ لم يقل به إلا العنبري بن حزم وإبراهيم بن سعد فإذا قلة قليلة ذهبت إلى إباحته هذا أي واحد الغناء غير المصحوب بالآلات ما في آلات ابدا قال ابن رجب وقد حكى زكريا بن إحيى الساجي في كتاب اختلاف الفقهاء اتفاق العلماء على نهي عن الغناء إذن هم متفقون على النهي عنه اللي بدون اله بعضهم قال محرم بعضهم قال مكروه فالحاصل أن هذا النوع من الغناء مذموم لا يخلو من كراهه عند عامة العلماء خاصة لمن اتخذ ذلك صنعة وحرفة لأن كل لهو باطل وهذا من اللهو الذي لم ترد رخصة به قال ابن قدام في المغني وعلى كل حال من اتخذ الغناء صناعة هذا الغناء بدون آلات ما جينا في الآلات اصلا الآن كله بدون آلات كلامنا كله بدون آلات وعلى كل حال من اتخذ الغناء صناعة يؤتى له ويأتي له يؤتى له تعال غنينا بدون آلات عندنا حفلة تعال قال ابن قدامى في المغني وعلى كل حال من اتخذ الغناء صناعة يؤتى له ويأتي له فلا شهادة له لأن هذا عند من لم يحرمه سفه ودناءة وسقوط مرؤة ومن حرمه فهو مع سفهه عاص مصر متظاهر بفسوقه إذن هو بين أمرين الآن غناء بدون آلات إما أن يكون عاصيا أو يكون سفيها ثالثا ما هي انواع النشيد في الوقت الراهن ولا عصر الحاضر دخل في النشيد المعاصر اشياء كثيره اليوم من حيث الصوت واللحن والصورة وكيفية الأداء والاستماع ولم يعد النشيد الذي يسمى نشيد يعني وهو غناء طبعا لم يعد ابدا صوتا بشريا مجردا قطعا صوت بشري مجردا ليس كذلك اطلاقا فلنتحدث عن أنواع النشيد بالاحتمالات الأول النشيد المجرد الذي يعتمد على الصوت البشري المجرد كما كان عليه الغناء عند العرب في العهد النبوي سواء كان حداء أو نصبا وتقع الحان هذا النشيد بترجيع يسير على أصل الخلقة كما قلنا يعني بشكل طبيعي غير متكلف دون الحان المتكلفة مع كلمات مهذبة تحث على التحري بمكارم الأخلاق والتنز عن الرذائل والتذكر شجاعة من مضى تثير الحمية في النفوس والزهد في الدنيا والعمل الآخرة ولا تشتمل على محظور فهذا لا إشكال في جوازه وإباحته وقد سبق بيان الحال التي كان السلف يتناشدون فيها مثل ذلك قيل للإمام أحمد يا أبا عبد الله هذه القصائد الرقاق التي في ذكر الجنة والنار أي شيء تقول فيها فقال مثل أي شيء شوف لاحظوا مفتي ما يتكلم هات مثال, هات مثال قلت يقولون إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني فقال أعد علي، فأعدت عليه فقام ودخل بيته ورد الباب فسمعت نحيفه من داخل البيت وهو يقول إذا ما قال لي ربي اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تاتيني تلبيس ابليس وذيل طبقات الحنابلة فهذا النشيد ملحق بالحداء والنصب قياسا فان بينهما شبه يوجب الحاقه بهما حكما فكلاهما انشاد شعر بأصوات طبيعيه مع نوع ترجيع وليس فيه شيء من المحظورات التي منع لاجل الغناء يعني لو اردنا ان نعطي مثالا ما يوجد اليوم أشرطة فيها إنشاد تلحين قصائد من منظومات أهل العلم منظومات يعني أي شيء يعني تحفة الأطفال للجزء منظومة تجويد منظومة أصول فقه منظومة مصطلح حديث منظومة لغة عربية منظومة فرائط ما في أشرطة الآن أنشدها بعض طلبة العلم هو ما هو القاء كذا يعني القاء يعني جامد او القاء مجرد فيها نوع تلحين انشد بعض طلبه العلم طلبه العلم يعني من طلبه العلم الذين يدرسون على المشايخ طيب فيها نوع تلحين بالصوت المجرد قريب ما تكون من تلحين الباديه لاشعارهم هذه مباحه بالصوت الطبيعي ما فيها صناعه ولا تكلف و بناء عليه فلا حرج في سماعها وإنشادها قال أبو العباس القرطبي رحمه الله صاحب المفهم على صحيح مسلم ما جرت عادة الناس باستعمال عند محاولتهم أعمالهم يعني مثل عمال يشيلوا حجر يبنوا بناء مثلا وحمل أثقالهم يعني مثل الصيادين اللي كانوا ينشدوا هيلا هيلا مثلا, مثلاً اسمعها منهم على الشاطئ أو في القوارب بدون مؤثرات لأنه الان دخلت فيها المؤثرات خربت الاصل اسمع الصيادين الذين يصيدون في القوارب او على الشاطئ وهم يشيدون مثلا نشيد هيلا هيلا طيب هذا النشيد حلال مباح مثل الحداء والنصب يعانونه يعني متى يتعاطونه في اعمالهم اعمال الشاق قال حمل ليش تخفيف عن مشقه الحمل والعمل. كان قالوا إنه عمال كان عليهم مدين نصراني، فقالوا يصلوا عن النبي صلوا عن. عامة معن، بغض النظر الآن على قضية يعني الإنشاد الجماعي لصلوا عن النبي. ما إحنا نتكلم هذه. فهذا النصراني نهرهم وقال ولا أحد يقول هذا وثاني مرة وليتكلم أفصل وأعمل فواحد راح كتب على الجدار. اللهم صل على محمد. صلوا عن النبي. فالمهم بعي رجع مرة يقول. بص على الحيطة بص على الحيطة الآن ما ينشده بعض العمال بعض العمال من كلام مباح وحين يكون ما له معنى هيلا هيلا هيلا هيلا, هيلا يعني قد لا يكون لها معنى معينة لكن ينشطون بها أنفسهم في العمل أو مثل ما ترتجز به الأم لطفلها الرضيع لكي ينام هي تأتي له بلحن تلحن له لينام هذا مباح ولا شيء فيه هذا شيء طبيعي ما دخلته الصناعة ولا في تكلف ولا جاري على السلم الموسيقي ولا على قواحد الألحان ولا المقامات وكلام مباح إذن هو جائز قال أبو العباس القرطبي ما جرت عادة الناس باستعمال عند محاولتهم أعمالهم وحمل أثقارهم وقطع مفاوز أسفارهم يسلون بذلك نفوسهم وينشطون به على مشقات أعمالهم كحذاء العرب بإبلهم وغناء النساء لتسكين صغارهن ولعب الجوارب لعبهن ومشاكل ذلك فهذا النحو إذا سلم المغني به من ذكر الفواحش والمحرمات كوصف الخمور والقينات فلا شك في جوازه ولا يختلف فيه قال كما كان الصحابة يرتجزون في غزوهم بقولهم اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا وقولهم عند بناء المسجد لا إن قعدنا والنبي يعمل لذاك مننا العمل المضلل وكأمر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء أن يقلن في الحداء أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم كشف القناع عن حكم الوجد والسمع قال الشيخ بن باز رحمه الله الاناشيد إذا كانت سليمة ليس فيها إلا الدعوة إلى الخير والتذكير بالخير وطاعة الله ورسوله والدعوة إلى حماية الأوطان من كيد الأعداء والاستعداد للأعداء ونحو ذلك فليس فيها شيء فتاوى الشيخ قال الشيخ الألباني إذا كانت هذه الأناشيد ذات معاني إسلامية وليس معها شيء من المعازف وآلات الطرب كالدفوف والطبول ونحوها فهذا أمر لا بأس به فجلت الأصالة قال علماء اللجنه دائمة للإفتاء لكن في ذكر الضوابط لكن لا يتخذ من ذلك وردا لنفسه يلتزمه وعاده يستمر عليها بل يكون ذلك في الفينة بعد الفينة عند وجود مناسبات ودواع تدعو إليه كالأعراس والأسفار للجهاد ونحوه وعند فتور الهمم لإثارة النفس والنهوض بها إلى فعل الخير وعند نزوع النفس إلى الشر وجموحها لردعها عنه وتنفيرها منه فتاوى إسلامية وهذا القيد الذي ذكره أهل العلم في النشيد والغناء المباح مهم في ضبط ما يجوز وما لا يجوز من ذلك طبعا إذا ليس فقط المحتوى حتى طريقة الأداء ليس فقط طريقة الأداء حتى المحتوى والكلمات هذه مسألة مهمه لأن أحدهم جادلني شاب شاب يعني يقول, يقول في أغنية المادونا إذا سمعت أنا اتذكر الآخر أنا تتكلم إنه كل شيء في العالم راح يتحطم وراح يتكسر راح فهذا إيش غناء ماجنا ساقطة كافرة على ألحان الموسيقى وحتى لو كان يذكره باليوم الآخر بزعمه فهذا حرام إذاً يعني ليس هذا من هذا البتة طيب إذن فتوى اللجنة الدائمة أنه لا يتخذ هذا عادة الفين بعد الفينه الأسفاء مناسبات أعراس أسفار أعمال شاقة وهذا قيد مهم في ضبط ما يجوز وما لا يجوز قال الإمام أبو عبد الله الحليم رحمه الله من كبار فقهاء الشافعية وهو شيخ البيهقي وأما ما يحل من الغناء فإنه إذا قل من صاحبه وكان في وقت دون وقت ولم يتشاغل به عن الصلاة وغير من الطاعات لم تسقط عدالته وإن أدمنه شوه كلام أبو عبد الله الحليمي وإن أدمنه وتجرد له فصار المغنون يغشونه ويجتمعون عنده يتشاغلون به عن الصلوات سقطت بذلك عدالتهم ووجب على الإمام أن يردعهم عنه المنهاج في شعب الإيمان طيب ثانيا النشيد مع الالات الموسيقيه طبعا ربما لم يكن يعني يدور في خلد الدعاه فيما سبق يعني في سنوات ماضيه أن يصل موضوع الاناشيد الى واقع مزري تستعمل فيه الالات الموسيقيه مع النشيد ولكن مع الأسف حدث ذلك وصار هنالك اناشيد تسمى اسلاميه مع الات موسيقيه تعرضها بعض القنوات التي تدعي أنها إسلامية وليست إسلامية بل هي قنوات فسق أو فيها نسبة فسق بحسب ما يعرض فيها من هذه المعاصي فقد يكون فيها 20% فسق يعني في قنوات إسلامية الآن فيها نسبة مثلا 10% فسق 15% فسق 20% فسق 30% معاصي بحسب ما يعرض فيها من هذه الفواصل أو ما يسموه أناشيد احيانا قد يعرضون دورة إدارية ودورة تدريبية ودورة عن الزواج والمحاضرة وكلمة وإلى و ويعرضون هذه الأناشيد المزعومة التي معها الموسيقى وآلات اللهو والطرب أما قضية تحريم النشيد مع الات اللهو والطرب فإن العلماء ينقلون تحريمه إجماعاً خلفاً عن سلف. في سائر القرون. فنقله زكريا بن حي الساجي في كتاب اختلاف العلماء في القرن الثالث الإجماع على تحريم النشيد أو الغناء الذي معه آلات موسيقية. ونقل الأجر رحمه الله الإجماع على تحريمه في القرن الرابع. ونقل أبو الطيب الطبري وابن عبد البر الإجماع على تحريمه وهم من علماء القرن الخامس. ونقل ابن قدامة الإجماع على تحريمه في القرن السادس. ونقل ابن الصلاح والقرطبي والعز بن عبد السلام الإجماع على تحريمه وهم من علماء القرن السابع. ونقل شيخ الاسلام التيمي والسبكي وابن رجب وابن القيم وابن مفلح تحريمه وهم من علماء القرن الثامن ونقل العراقي تحريمه وهو من علماء القرن التاسع ونقل ابن حجر الهيتمي تحريمه وهو من علماء القرن العاشر ولا يزال العلماء على شتى مذاهب من المالكيه والحنفيه والشافعيه والحنابل مطبقين على تحريم المعازف والالات الا قال حافظ رجب وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاه من وضع الاعاجم فمحرم مجمع على تحريمه ولا يعلم عن أحد منهم الرخصة في شيء من ذلك ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى فتح الباري وقال أبو العباس القرطبي المالكي أما المزامير والأوتار والكوبة الكوبة هي الطبل فلا يختلف في تحريم استماعها ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وإمة الخلف من يبيح ذلك وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون وما كان كذلك لم يشك في تحريمه ولا في تفسيق فاعلي وتأثيمه كتاب الزواجر قال ابن حجر الهيثم الشافعي عمن حكى فيه خلافا قد واهم وغلط وغلب عليه هوا حتى أصمه وأعمى الذي يبيح الآلات الموسيقية قال ابن الحاج المالكي وهذه تصانيم فقهاء المسلمين الذين تدور عليهم الفتوى قديما وحديثا في شرق البلاد وغربها فقد صنف المسلمون على مذهب مالك بن انس تصانيف لا تحصى وكذلك مصنفات علماء المسلمين على مذهب ابي حنيفه والشافعي واحمد بن حنبل وغيرهم من فقهاء المسلمين وكلها مشحونه بالذب عن الغناء يعني التنفير عنه وتفسيق أهله فإن كان فعله احد من المتاخرين فقد اخطا ولا يلزمنا الاقتداء بقوله ونترك الاقتداء بلا الراشدين ومن نزل من لا بصيره له ثم قال نحتج عليهم بالصحابة والتابعين وعلماء المسلمين ويحتجون علينا بالمتأخرين؟ سيما وكل من يرى هذا الرأي الفاسد عارا عن الفقه عاطل عن العلم لا يعرف مأخذ الأحكام ولا يفصل الحلال من الحرام ولا يدرس العلم ولا يصحب أهله ولا يقرأ مصنفاته ودواوينه فكيف هجرت اختيارهم في هذه المسألة وجعلت إمامك فيها شهواتك وبلوغ أوطارك ولذاتك؟ كتاب المدخل لابن الحج والاطروحات التي أباحت المعازف وألات له تزيدنا إيمانا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يكونن من أمة أقوام يستحلون الحيرة والحرير والخمرة والمعازف رواه البخاري وليس المراد من قول يستحلون مجرد المصادمة الصريحة الواضحة للنصوص وضربها عرض الحائط بل مقصود استحلالها بالتأويلات الضعيفة والاستدلالات الواهية والشبه الهزيلة كما ذكر شيخ الاسلام من تيميه فلا عجب من تزايد من يقول بإباحة المعازف في هذه الأيام لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا عنهم عن قوم يستحلون سيأتون بشبه واستدلالات باطلة لكي يقولوا بأن المعازف حلال والعجيب أن بعض المغنين يعرفون حرمة الموسيقى كما اعترف بذلك بعض كبارهم وثل من المنشدين يرون إباحة الموسيقى وبعضهم لا يجرؤ على اخراج كل ما لديه في الموسيقى ويرون انها مرحلة وأنه سيأتون لمرحلة قادمة يفصحون فيها عن كل ما لديهم النوع الثالث النشيد الملحن وفق ألحان أهل الموسيقى لكن من غير مصاحبة شيء من المعازف وهذا النوع مهم جدا يجب التركيز عليه النوع الأول حداء والنصب تلحين القصائد العلمية وعرفناه النوع الثاني اللي فيه أدوات موسيقية وحرمة واضحة وعرفناه النوع الثالث النشيد الملحن وفق ألحان أهل الموسيقى يعني فيها مقامات ومتكلف في صنعة وفي تقطيعات وفي أجهزة لكن ليس فيه موسيقى مصاحبه. فهذا النشيد المحكوم بالتلحين الغناء الموسيقي الموزون على النغمات المرتبة على النسب الموسيقية هو حال أكثر الأنشيد اليوم التي تسمى إسلامية بل صار هذا هو الغالب عليها بحيث يطرب وينتشي السامع عند سماعها وربما أن كثيرا من المستمعين لهذه الأنشيد لا يفقهون اصلا ولا يفكرون فيما فيها من المعاني لأن عقل مع اللحن القلب والنفس مع اللحن وليست مع المعنى وهذا النشيد يأخذ حكم الغناء الملحن من حيث الحكم بالإباحة والتحريم وقد سبق أن هذا النوع من الغناء محل الخلاف هو بين الحرام والكراها لما فيه من التكلف والتصنع في أداء الألحان وذلك أن التطريب والتغني كما ذكر ابن القيم على وجهين أحدهما مقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم بل إذا خلي الإنسان وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التلحين فذلك جائز يعني واحد أخذ قصيدة ورحنها بصوته صوته قبيح ناعم لحنه جميل المهم على الطبيعة بدون تكلف ولا تمرين ولا تعلم ما في أدوات موسيقية الكلمات مباحة ابن القيم يقول هذا مباح الثاني يقول ابن القيم ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس في الطبع السماحة به بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن يعني لو جاء المنشد ينشد يجي واحد يسمع معه مثلا يقول له لا لحظة لحظة لا أعد أعد او يأشره يقول يلا يطلع كذا انزل ايوه اطلع ايوه الحين هذا المنشد عمله ليس كما كان يعني على عاده الصحابه على السليقه وعلى عاده العرب ومعروف كيف غناء العرب اللي ما كان فيه تكلف ولا تصنع ولا تقطيعات وكما هو غناء فارس والروم قال ابن القيم النوع الثاني ما كان من ذلك صناعة من الصناعة وليس في الطبع السماحة به بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن وتعلم أنواع الألحان البسيطة والمركبة على ايقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف فهذا الذي كرياه السلف وعابوه وذموه انتهى من زاد المعاد قال أبو الحسن القرافي الماضون من الصدر الأول حجة على من بعدهم ولم يكونوا يلحنون الأشعار ولا ينغمون بأحسن ما يكون من النغم إلا من وجه إرسال الشعر واتصال القوافي فإن كان صوت أحدهم أشجن من صاحبه كان ذلك مردودا إلى أصل الخلقه لا يتصنعون ولا يتكلفون قال الشاطبي فلذلك نص العلماء على كراهيه ذلك المحدث الاعتصام قال ابن الحاج المالكي رحمه الله ونحن لا نذم انشاد الشعر ولا نحرمه وإنما يصير الشعر غناء مذموما إذا لحن وصنع صنعة تورث الطرب وصنع صنعة تورث الطرب وتزعج القلب وهي الشهوة الطبيعية وليس كل من رفع صوته بالغناء لحن وألذ وأطرب فالممنوع والمكروه إنما هو اللذيذ المطرب وهذا هو سر المسألة فافهمه كتاب المدخل لابن الحارث. اذا يا اخوان يا ايها الاعزاء يا ايها الفضلاء يا ايتها الاخوات الممنوع اللذيذ المطرب خلاص ترى انصرفت النفس للحن وهامت فيه ما معاني ولا تفكير في معاني ومن هذا الباب منع كثير من السلف ولا إما من قراءه القران بالالحان لان في عندنا الان مساله نشات الان وهي هي قضيه قراءه القران على المقامات المقامات وقنوات تدعي انها اسلاميه وان قنوات قران تجيب المقرئين ويقول له يلا هات لك الحمد لله رب العالمين كذا اعطينا ايوه عجم مدري حجاز بعد ما يخلص يقول يلا بيات بعد ما يقول له يلا سيكا مدري ميكا مدري زيكا يلا هات بعد يخلص قراءه القران على المقامات والمقامات يا جماعه هذا هو المقامات طريقه أداء صوتي لالحان بترتيب معين لايش لمفاتيح السلم الموسيقي ومفاتيح السلم الموسيقي هي المعروفه عندهم دوره ري مي فا على اللغة الفرنسيه وبالإنجليزية سي دي اف جي هذه المفاتيح الموسيقيه تقعيد أداء طبقات الصوت طبعا أو قد تكون أصوات موسيقية المقام ممكن يكون المقام بصوت بشري وممكن يكون المقام بصوت موسيقي والنوتة الموسيقية ما هي قراءة اللحن بالمفاتيح المتقدمة فيعزفها العازف على الآلة ويقرأها المغني بالمفاتيح الحروفية هذه فاذا المقام هو طريقة أداء صوتي لالحان بترتيب معين لمفاتيح السلم الموسيقي والفرق بين مقام وآخر هو ترتيب قراءة المفاتيح الصوتية فممكن تجي على مقام دو ري مي مثلا مقام ثاني لا دو فا كذا كذا ويقولون هذا مقام أنف وفخر هذا مقام عاطفي هذا مقام حزن هذا مقام كذا ويقسمون المقامات مقام العجم نها غربي ومقام سيكا ورصد وحجاز وبيات وصبا شرقي مقامات شرقية ولذلك يدخل فيها الغناء العربي والإيراني والتركي والمقام قد يكون بأداء بشري وقد يكون بآلة يعني قد يكون بصوت بشري أو بصوت آلة الآن يعني علم المقامات هذا علم غناء بالتأكيد هذا ما فيها نقاش يعني مقامات هذا من علوم الغناء الذي على السلم الموسيقي فوجد الآن من يقرأ القرآن على المقامات ويدرب على ذلك مقاطع فيديو مقاطع يوتيوب منشورة فيها قارئ يقرأ مع ملحن ويأشر له كذا هو يقول الحمد لله مثلا اطلع انزل امشي ايوه اطلع وهكذا قراءة القرآن على المقامات عبثوا بكتاب الله والله عبثوا بكتاب الله شيء مؤلم مخزي يعني أن تصل الحالة يعني واقع الامه المزري لدرجة أن يلعب بكتاب الله ليقرأ على المقامات والمقامات معروفة إن على السلم الموسيقي ويسمونه تحسين الأداء وتحسين الأداء ويجي يقول القراء كانوا في الصف الأول عند أم كلثوم احتجاج بايش يعني أنت تحتج على إيش ما شاء الله أنتوش الحجة يعني اللي جبتها الآن يعني يعني وإذا صار بعض القراء أنا الصف الأول عند أم كلثوم يعني انت يعني الآن يعني جبت الدليل على الجواز يعني قال محمد بن سيرين كانوا يرون هذه الألحان في القرآن محدث رواه الداري وقرأ عند عمر بن عبد العزيز رجل فأعجبت قراءته عمر فقال له إن خف عليك أن تأتينا ففعل قال نعم فلما ولى رجع فقال للخليفة لعمر بن عبد العزيز أصلحك الله والله ما قرأت عليك إلا بلحن واحد من ألحاني وإني أقرأ بكذا وكذا لحنا فقال له عمر أو إنك لمن أصحاب الألحان أخرج لا تأتنا هذا ظني يعني, يلا يعني عمر أحجبه صوته طيب فإذا بالرجل عنده ألحان يقول أنا عندي ألحان أقرأ لك كذا وقرأك بلحن ثاني وقرأك بلحن ثالث قال عمر أخرج لا تأتنا قيام الليل محمد بن نصر وقال الإمام أحمد رحمه الله القراءة بالألحان بدعه لا تسمع وذكر بعضهم أن مسألة القراءة بالألحان محل خلاف بين العلماء إلى آخره ولكن هذا هراء وكلام فارغ. فالألحان التي اختلف العلماء في قراءة القرآن بها هي الحان الجارية على سنن العرب بطبيعتهم وليست الألحان ألحان السلم الموسيقي والأوزان والمقامات والأشياء المتكلفة والمدروسه فجاء الآن من يقول إن كلام السلف في الألحان مقصود به الغناء والمقامات الموسيقية وقالوا هي جائزة وهذا فهم خاطئ تتابع العلماء على بيان شناعته قال ابن القيم وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بالحان الموسيقى المتكلفة هي المقامات يقول ابن القيم التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة وأنهم يعني السلف اتقى لله من أن يقراوا بها ويسوِّغوها إذن لا يجوز أن ننسب إلى السلف أنهم قرأوا بالمقامات وهذا حرام وهم اتقى لله من ان يسوغوا هذا طبعا يا اخوان المقامات على السلم الموسيقي ما هو يعني انه فيها معازف لكنها كما قال القيم ايقاعات وحركات موزونه معدوده محدوده فاذا لما يجي يقول هو مثلا يقول مثلا دو ري مي فا لا سي طيب ثم يقول المقام الفلاني يكون دو يبدأ يبدا المقام الفلاني دوفاء ايوه هذا في طلوع كذا كذا بعد هذا في طلوع نزول طلوع هذا في هذه مقامات الغناء هذه التي تدرس وتدرس هذه التي القراءة بها بدعه ونسبتها إلى السلف ظلم وعدوان قال شيخ الإسلام من رحمه الله الناس مأمورون أن يقرأوا القرآن على الوجه المشروع كما كان يقرأوا السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فإن القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول، وأما ما أحدث بعدهم من تكلف القراءة على الحان الغناء، على الحان الغناء ما هو على أدوات الموسيقى؟ اللي يقرا القرآن على أدوات الموسيقى يمكن يكفر لأنه هذا استهزاء، لكن الآن تكلف القراءة على الحان الغناء على مقامات السلم الموسيقي، قال شيخ الإسلام، وأما ما أحدث بعدهم من تكلف القراءة على الحان الغناء، فهذا ينهى عنه عند جمهور العلماء لأنه بدعه ولأن فيه تشبيه القرآن بالغناء ولأن ذلك يورث أن يبقى قلب القارئ مصروفا إلى وزن اللفظ بميزان الغناء لا يتدبره ولا يعقله ويبقى المستمعون يصغون إليه لاجل الصوت الملحن كما يصغى إلى الغناء لا لأجل الاستماع لاستماع القرآن وفهمه وتدبره والانتفاع به جامع المسائل لابن تيمية مجلد أربعة صفحة 304 فتوى مهمة جدا تبين العبث اللي صاير اليوم والاعتداء على القرآن والفسق الذي يحدث بتشبيه القرآن بالغنى الآن يا إخوان حفلات تقام في أنحاء العالم الإسلامي طيب وغير الإسلامي وتصور وتنقل على قنوات وموجودة مقاطع في اليوتيوب وغيره في ملحن مع القارئ ويمكن يعني في قاد أيضا يعني يجي واحد قارئ يقرأ قرآن ولا قارئة يعني ممكن يكون قارئة أيضا يعني على الملأ وبعدين يجي هذا الناقد يقول بس انت خلطت سيكه على حجاز على مدري ايش إيش هذا أنت بدأت حجاز وانتهيت سيكه كي كذا فلذلك يا جماعه والله لا هو تدبر ولا ينتفع هذه أشياء إزراء هذا اعتداء على القرآن والله العظيم شيء مؤلم يعني ومزري ولا بد يوجد فينا الآن محتسبون على هذا لازم نحتسب على القنوات هذه لازم ننكر عليهم لازم نتصل نراسل نتكلم اللي يستطيع يحط في الشريط التمرير يحط هذا فتح باب بدع الأمة هذا فتح باب المعاصي طبعا هل هذا بالله هذا الآن يستفيد من القرآن أو ينتفع به أو يخشع عند سماعه أو يرجو البركة أو تحضر الملائكة وقد نص ابن خلدون في مقدمه تاريخي على أن الالحان الموسيقيه خارج عن محل النزاع في القراءه بالالحان قطعا وانه لا خلاف في تحريم القراءه بها وبيّن امتناع اجتماع القران مع الالحان الموسيقيه فقال وقد أنكر مالك رحمه الله القراءه بالتلحين وليس المراد تلحين الموسيقى الصناعي يعني الذي من أجازها غير مالك ليس المراد تلحين الموسيقى الصناعي فإنه لا ينبغي أن يختلف في حضره إذ صناعة الغناء مباينة للقرآن بكل وجه وإنما المراد من اختلافه من التلحين البسيط الذي يهتدي إليه صاحب المضمار بطلعه كما قدمناه والمضمار يعني من الناس مطبوعين عليه لا يحتاجون فيه الى تعليم ولا صناعة ولا تكلف ولا تدريب قال فيردد أصواته ترديدا على نسب يدركه العالم بالغناء وغيره ولا ينبغي ذلك بوجه كما قال مالك يعني هذا الشيء الذي يعني لو قال واحد طيب انا الآن جيت أقرأ قرآن تلقائيا من سجيتي ومن طبيعتي قرأت على لحن معين هل هذا حرام؟ الجواب لا طيب لو واحد قال إيه بس أنت وافقت مقام الحجاز مثلا نقول إيه وأنا وافقت من غير تكلف ومن غير صناعة ومن غير تمرين فإذا جات على طبيعتي أنا ما يضرني إذا وافقت مقاما من المقامات ما يضرني لا يضرني أني وافقت مقام المقامات إذا صارت بغير تكلف صناعة لكن الذي يضر أن يجيب ويحط ويمرن ويقرأ على هذا القانون الموسيقي وإذا غير بدل اخطا يرجع مرة ثانية هذا هو البدعة وهذا هو المحرم لأن بعض الناس يقول لك يا أخي ليش تنكروا أنت عن المقامات ما في واحد يقرأ اللي يقرأ بمقام أي شيء ائمه الحرام هذا ترى أنا اجيب لك هذا القاري يقرأ كذا وهذا القاري كذا طبعا لو سلمنا له لانه قد يكون بعض القراء كما هو يقولون يخلطون المقامات ما عنده هو لانه يقرا على سجيته وعلى طبيعته فهو ما يلتزم مقاماته انا ايش عرفني مقام هذا ايش هو انا ما اعرف والله لو تقولي مقام هذا كيف يبدا وكيف ينتهي ما اعرف ما اعرف قرات وافق مقاما يعني لا أثم بذلك لاني ما تعمدت وافق مقاما مع انه في كثير أحيان لا يوافق مقاما يعني كاملا لان الذي لا يتكلف يعني ممكن يبدا بمقام ينتهي بمقام ثاني ممكن يجيب اكثر مقام في تراوته ما هو لانه ما هو متكلف ما هو متعمد طيب اذا قول عليه الصلاه والسلام لابو موسى الأشعري لقد اوتي مزمارا من مزامير اري داود ما معناه المزمار في اللغه يطلق بحد اطلاقين اولا على الاله وهذا حرام مزمار ثانياً على الصوت الحسن وهذا هو المقصود بحديثه بموسى أتيت مزمارا من الزمير آل داود يعني لأن داود كان حسن الصوت لأن داود إذا قرأ الزبور قرأ يا جبال وأوّب معه والطير من جمال صوته تردد معه الجبال هذا جمال الصوت الفطري الطبيعي البشري غير متكلف داود عليه السلام أبو موسى الأشعري هذا صوت طبيعي غير متكلف وله درس مقامات ولا الغناء ولا وافق اهل الفسق وللحاو ابدا قرأ على طبيعته بصوت جميل يا ابا موسى ذكرنا ربنا ابو موسى يفتح ابدا يقرأ ذكرنا ربنا على صوت طبيعي التلقائي قال ابن خلدون اما قوله عليه الصلاه والسلام لقد اوتي مزمارا مزامير ابي داود فليس المراد به الترديد والتلحين انما معناه حسن الصوت وأداء القراءة والإبانة في مخارج الحروف والنطق بها تاريخ قال القسطلاني رحمه الله ولا ريب أنه يستحب تحسين الصوت بالقراءة وقد علماً مما ذكرنا أن ما أحدثه المتكلفون بمعرفة الأوزان الموسيقية في كلام الله من الألحان والتطريب والتغني المستعمل في الغناء بالغزل على إقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة أن ذلك من أشنع البدع وأسوأ المنكرات وأنه يوجب على سامعهم النكير وعلى التالي التعزير الذي يقرأ على مقامات الحان أهل الفسق قال القصطلاني في إرشاد الساري شرح البخاري نعم إن كان التطريب والتغني مما اقتضته طبيعة القارئ وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم ولم يخرج عن حد القراءة يعني ست حركات ما يزيد سيئة 12 عشرة لانه أصحاب التمطيط المحرم أو التمطيط المتكلف يحتاج له أحيانا المدود زيادة حتى يجيب فيطلع فوق الحركة مسموح بها في التجويد قال نعم إن كانت التطريب والتغني من اقتضته طبيعة القارئ وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم ولم يخرج عن حد القراءة به فهذا جائز انتهى وقال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي والمراد بلحون العرب لن ورد في بعض آثار الصعب اقرأوا على لحون العرب وإياكم ولحون أهل الفسق طيب قال المراد بلحون العرب القراءة بالطبع شوف لأن العرب أمة أمية أمية كانت أم أمية ما درسوا مقامات ولا درسوا علم الموسيقى ولا درسوا سلالم ما في ما في كتب قال والمراد بلحون العرب القراءة بالطبع والسليقة كما جبلوا عليه من غير زيادة ولا نقص والمراد بلحون أهل الفسق والكبائر الانغام المستفادة من علم الموسيقى شرح الجزيرية للانصاري فهذه اقوال علماء الحنفية والشافعية الذين نسب الجواز إليهم وهذه هذه اقوالهم الشديدة فعين الجواز وإذا كان الحنفية يحرمون التلحين في الغناء الذي لا يصاحبه آلات موسيقية ويجعلون التلحين في الأذان بدعة ولا يرون إجابة المؤذن الذي يلحن اذانه كما في البحر الرائق شرح كنز الدقائق فكيف سيجيزون هذا في القرآن بل كيف سيجيزون استعمال مقامات الموسيقى في التلاوة فالقول بأن تعلم الأوزان الموسيقية التي هي شعار أهل الفسق والمجون وقراءة القرآن عليها ان هذا في خلاف أو أجازه بعض السلف خطأ بلا ريب بل قد نقل اتفاق السلف على منع القراءه بالحان الموسيقى واهل المجون كما نقله الإمام ابو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله قال الحافظ بن رجب الحنبني قراءه القران بالالحان باصوات الغناء واوزان وايقاعات على طريقه اصحاب الموسيقى انكره اكثر العلماء ومنهم من حكاه اجماعا ولم يثبت فيه نزاع منهم ابو عبيد وغيره من الائمه وانما وردت السنه بتحسين الصوت بالقران لا بقراءه القرآن بالالحان بقراءه الالحان وبينهما بون بعيد انتهى قال شيخ الإسلام من تيمية وأما قراءة القرآن بقصد التلحين الذي يشبه تلحين الغناء فهي مكروهة مبتدعة كما نص على ذلك مالك وأحمد بن حنبل والشافعي وغيرهم من الائمه انتهى وللأسف الآن قراءة القرآن بالمقامات عمّ بها البلاء ونظمت لها المسابقات وصار كما رأينا من أنواع المهازل في كتاب الله عودة إلى موضوع النشيد الملحن النشيد الملحن المطرب الذي يسير وفق الألحان الموسيقية طبعا مرة أخرى الحان الموسيقية ليس معناه آلات معازف الحان الموسيقية هذه المقامات والسلم الموسيقي هو نوع من الغناء المذموم وإن لم يكن معه آلات موسيقية ماذا قال العلماء؟ قال ابن عبد البر وأما الغناء الذي كرهه العلماء فهذا الغناء بتقطيع حروف الهجاء وإفساد وزن الشعر والتمطيط به طلبا لله والطرب وخروجا عن مذاهب العرب والدليل على صحه ما ذكرنا أن الذين اجازوا ما وصفنا من النصب والحداء هم كرهوا هذا النوع من الغناء تمهيد بن عبد البر ثم قال وقد رويت الرخصة في الالحان التي تعرفها العرب ورفع العقيرة بها دون الحان الاعاجم مكروها عن جماعه من علماء السلف لو ذكرناهم لطال الكتاب بذكرهم وحسبك منهم بسعيد المسيب محمد بن سيرين وهما ممن يضرب المثل بهما انتهى الان يا اخوان المسألة ما وقفت عند إنشاد النشيد هذا الذي يسمونه إسلامي وفق الألحان الموسيقية المتكلفة والمقامات بل تعدى الأمر بعض المنشدين إلى سرقة الحان المغنين الفسقة يعني بعض المغنين المغنين, المغنين يعني الفسقة رفع دعوة على بعض المنشدين لأنه سرق منه اللحن وهذاك اللي سرق اللحن يفكر حاله الآن جالس يعمل عملية أسلمة فياخذ لحن الأغنية الأغنية طيب ويأتي بالأبيات يغنيها على لحن الأغنية فليسمع النشيد اللي سموه إسلامي يتذكر الأغنية تماما وهذا من أسباب إعادة الناس إلى المعصية يا أخي عندك ناس تابوا من الغناء تابوا الآن خلاص يقول أنا التزمت يا جماعة وإذا بالمنشد الفلاني الهمام يجيب لحن أغنية معروفة لفاسقة أو فاسق معروفة يعني في قنوات الغناء المعروفة الفاسقة يسرق اللحن لنا يلا أبيات شعرية حتى لو فيها اليوم الآخر ولا فيها العلم ولا فيها البطولات ولا اللي فيها فالناس الذين التزموا تدينوا ورجعوا إلى الله يجي يسمعنك نشيد إسلام يقول أوه هذه نشيد هذه أغنية فلان اللي كنا نسمعها من زمان وهذه أغنية فلانة اللي كنا نسمعها من زمان ورجعون على أجواء الطراب وذكرون بالفسق والماضي البغي هذه شوف تخريب هذا اسمه عملية تخريب في الدعوة يعني إذا كان في دعاة يعملون وناس تهتدي هذا يعاكس الخط لأنه يذكر الناس المهتدين بأيام الفسق والفجور ويعيدهم إلى أجواء الطراب هذا عكس الدعوة يعني. هذه الدعوة للشر هذا التخريب على المجهودات الدعويه بل وصل الحال ببعض المنشدين الى السطو على ترنيمات بعض الكهنه في الكنائس لانه هو الآن شوف مو صار في سباق في عالم النشيد اللي يسمونه نشيد إسلامي في سباق وكل واحد في في ملحن ومنشد وكلمات لانه صارت الان لما تعرض القائمة في مقدمة النشيد مطلع النشيد مثل ما تعرض موسيقى بالضبط يعني مثل ما تعرض اغنيه الفسقه نفس الشيء كلمات الحان أداء توزيع أدرى إيش خلاص ترى هزلت والله يعني واضح جدا ترى ما يحتاج خلاص يعني استامها كله مفلس يعني ما المسألة ما ما عاد التحتاج إلى يعني إلى بيان فلما صار في سباق وكل واحد يبغى يطلع ونشود وهذا يبغى يطلع شيء مختلف عن هذا وهذا يطلع. طب الألحان خلصت <تصفيق> الألحان مثل إيش يس راحوا على أغاني خلصوا على أغاني راحوا على الألحان الكنائس وأخذوا من الألحان الكهنة في الكنائس وسرقه الألحان ظاهرة قديمة قال ابن سيدة رحمه الله في كتاب المخصص اللغة قال أبو طالب وللألحان لصوص يسرقون النغم كلصوص الشعر طبعا ما حكم هذا حرام لقول النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم فالذي ينشد النشيد على الحان أهل الفسق متشبه بأهل الغناء المحرم فهو منهم حسب الحديث رابعا النشيد مع الدف سماع الاناشيد بمصاحبه الدف فقط دون غير من الات المعازف من المسائل المختلف فيها بين العلماء قديما وحديثا والذي ثبت في السنه النبوية الضرب بالدف العيد والعرس وقدوم الغائب اما الختان فيروى فيه عن عمر بسند فيه مقال الذي ثبت في السنة العيد والعرس وقدوم غائب وثبت للنساء فمن العلماء من اختصر في الجواز عليها على هذه الثلاثه فقط العيد والعرس وقدوم غائب وهو قول كثير من الفقهاء الشافعيه والمالكيه قال ابن كثير لا يستثنى من ذلك إلا ضرب الدف للجواري يعني البنات الصغيرات في مثل الأعياد وعند قدوم الغائب المعظم يعني مو أي غائب إمام المسلمين قائد الجيش قال وفي العرس كما دلت على ذلك الأحاديث ولا يلزم من إباحة ذلك في بعض الأحوال إباحته في كل حال شوف الله هذه ترى عبارة مهمة جدا قال ابن كثير في قضية الدف مع النشيد أو مع ولا يلزم من إباحة ذلك في بعض الأحوال اباحته في كل حال طيب هل يوجد بعضهم قاس المناسبات المفرحة كلها على ما تقدم؟ نعم يوجد يوجد من قاس كل مناسبة مفرحة على ما تقدم ويعني مثل النساء مثلا في المناسبات المفرحة بعضهم قال إيه يضربنا بالدف نبات أسنان الولد إلى آخره أما إجازة الضرب الدف وسماع مطلقاً يعني ما هو خاص بمناسبات السرور ولا هو خاص بالعيد والعرس وقدوم الغائب وله خاص بالنساء في الك... ولا فهذا قول ضعيف شاذ إلا يحكى على سبيل الإنكار لا يعضده شيء من الادله كما حكى نوي فرض الطالبين بينه قال ابن حجر الهيتمي أما الإباحة مطلقا فلا دليل عليها والاستدلال له بلعب الجواربي ضعيف لانهن سمحن بما لم يسامح به المكلفون هذا صغيرات بنات وقال حفظ حجر العسقلاني والأصل التنزه عن اللعب واللهو يعني هذا المطالب به الأمة المكلفون مطالبون بالتنزه عن اللعب واللهو لأن حياة الدنيا لعب ولهو أنت ما تروح في اللعب ولهو قال فيقتصر شوف كلام من حجر فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتا وكيفيه تقليلا لمخالفه الاصل يعني الدف من المعازف ولا لا ايوه هي اداه مثل الطبل مثل المزمار هي اداه هي اداه له ما هو الاصل في ادوات الله ما هو الاصل التحريم فلذلك لما تيجي تخرج عن التحريم لازم تخرج بدليل وتقتصر على ما ورد فيه الادله هذا كلام من حجر يقول الاصل التنزه عن اللعب والله فيقتصر على ما ورد فيه النص النص ورد في العيد طيب في العرس طيب للنساء طيب للجوار البنات الصغيرات طيب خلاص يقول نقتصر على ما ورد في النص وقتا وكيفيه ليش تقليلا لمخالفه الاصل لانك انت الان ستخرج من الاصل وهو المنع و الضرب الدف هل هو خاص بالنساء ام يجوز للرجال الحقيقه انه يوجد هناك من أجازه للرجال يعني الضرب الدف فين في مثل الاعراس مثلا لكن الأصل أنه من أعمال النساء والنبي عليه الصلاة والسلام منع من تشبه الرجال بالنساء ولذلك ذهب إلى الاقتصار على ضرب الدف للنساء الحنفية واختاره حافظ بن حجر وشيخ الإسلام بن تيمية وبن قدامة قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن يعني عدم جواز تشبه النساء بالرجال طبعا الدف الذي هو مثل مثل اداه النخل نخل الطحين الغربال اما الطبل والدربكه والدرمز هذه شيء اخر اصلا هذه محرمه اصلا ما ما فيها كلام طيب ناتي الان الى النوع الخامس من النشيد وهو النشيد مع المؤثرات الصوتيه المؤثرات الصوتية من أشهر أجهزتها السامبلر السامبلر ما هو؟ السامبلر عبارة عن جهاز تخزين للأصوات كأنه مسجل. ثم تستخرج منه حسب الطلب وهذا السامبلر فيه تراكات تراك 1 تراك 2 تراك 3 تراك 4 تراك 5 وهكذا ويستطيع جهاز السامبلر خلط الأصوات المسجلة في هذه المسارات فلو سجلنا صوتا في مسار رقم واحد تراك سجلنا صوتا في مسار رقم ثلين سجلنا صوتا في مسار رقم ثلاثة مثلا يستطيع جهاز السامبلر أن يمزج هذه الأصوات ليخرجها بصوت واحد ما يسمى بالصوت الموسيقي الذي هو اللذيذ المطرب يعرف باللغة الإنجليزية بلفظة هارموني خلص إذا سمعت كلمة هارموني يعني هذا صوت موسيقي والصوت الموسيقي الذي يؤدي إلى النشوة واللذة والطرب يعني الصوت الموسيقي الفرق بينه وبين الصوت العادي ان الصوت الموسيقي يوقع في النفس ويسبب ويبعث لذة ونشوة وطربا يقول بعض أهل الخبرة ان الهارموني هذه ما تأتي إلا من نتيجة مزج بين ثلاث تراكات فصاعدا يعني تراك ون هذا صوت واحد ما يحدث صوتا موسيقيا تراك ون تراك تو امزج بين مسارين ما يحدث صوتا موسيقيا لكن لما تنتقل ثلاثة أربعة خمسة يحدث ومما يؤثر في الموضوع الصوت المسجل الأصلي كيف هو لأنه قد يسجل بصوت يعني فيه دقة أو فيه شيء عالي المواصفات فيكفي مزج ثلاث مسارات لتعطيك صوتاً موسيقيا أحياناً يكون مستوى أقل فما تعطيك هارموني هذه إلا مزج اربع تراكات فأكثر والسامبلر هذا قد يدخل فيه أصوات بشرية وقد يدخل فيه أصوات موسيقية فإذا وضعنا في تراك ون صوت موسيقي فهذا حرام حتى في فقط يعني لوحده لو أعدته وشغلته اصلا لا يجوز لكن الأصوات البشرية إذا وضعت في المسارات هذه يمكن أن تحدث صوتا موسيقيا بالذات إذا مزجنا ثلاث مسارات فصاعدا لكي يكون هناك مزيد من التحكم في السامبلر جعلوا جهازاً آخر مثل كيبورد يشبه البيانو ملحقاً به فيه فلاتر بلغ إنز لأجل أن يكون المزج الصوتي أدق طبعاً المزج الصوتي ما يلزم له سامبلر ممكن واحد يمزج الأصوات في برنامج كمبيوتر ممكن طبعاً مزج الأصوات يعني أنواع وهذا شيء يعرفه أنا الخبرة في أشياء يمكن أن تنتج تغيير للصوت وتلاعب به وفي مسج الأصوات الذي يحدث الموسيقى فالان مثلا برامج الأوديو فيها ما يسمى بالبيتش التلاعب بالطبقة الصوتية ممكن تدخل صوت رجل طيب ثم تلعب بالأزرار فوق تحت يمين يسار مكتوب هذا صوت بوي جيرل كبير صغير فيمكن أن تدخل صوت رجل غليظ الصوت لتخرج في النهاية يخرج صوت بنت مراهقة في في أجهزة تأخذ البصمة الصوتية لشخص وتسجل كلاما لشخص آخر ويخرج بالبصمة الأولى وهذا هو عملية تزوير الصوت فكأن فلان الذي قاله ولم يقله الأجهزة تطورت ولذلك القضاة لا يعتبرون الصوت المسجل والتصوير دائما دليلاً وبين قاطعة ليش؟ لأن قابلة للتزوير أنا ممكن أخذ بصمة صوتك سجلها ثم أجيب كلام سجله انا واطلعها بصمة صوتك أنت الذي قلته وأنت ما قلته. طيب نرجع إلى موضوعنا المؤثرات الصوتية الموجودة في الأناشيد يؤدي المنشد النشيد بصوتي الطبيعي ويعمل طبقات مختلفة ثم تدخل عملية التأليف والتناغم ومزج التراكات أو المسارات لإنتاج المؤثر الصوتي المؤثر الصوتي هذا كما قلنا قد يكون في النهاية صوتا موسيقيا وكلمة هارموني تعني أصلا التجانس والتناغم وهو علم قائم على أسس لتوزيع اللحن وهذه الأصوات يؤتى بها لزيادة نسبة الطرب والانسجام بين اللحن والأداء فلا شك أنها مصطنعه قطعا ويمكن أن تعوض عن صوت غير موجود يعني أنت مثلا ما عزفت لا ضربت عود ولا طبل ولا كمنجا ولا بيانو ولا كيتار ولا شيء ثم بالسامبلر عملنا مزيج أدى إلى خلفية تعوض صوت الموسيقى وتشبه جدا صوت الموسيقى وتعطي جو الموسيقى فيقوم المحترفون من منتجي الاناشيد باستعمال مثل هذا الجهاز وغيره لكي يعطوا الخلفية مع صوت المنشد طبعا هذه الخلفية أو السامبلر أو هذا ما هو من اختراع المنشدين هذا شيء معروف عند الغرب اصلا يسمونه الكترونيك ميوزك هذا هو الموسيقى الإلكترونية فإذا الايقاعات والمؤثرات الصوتية ليست انتاجا اسلاميا ولا دعويا ولا حديثا بل هو إنتاج غربي الأصل المؤثرات والإيقاعات هو إنتاج غربي جاء في الموسوعه العربية العالمية الموسيقى الإلكترونية نوع من الموسيقى يتم فيها انتاج الصوت الكترونيا يستخدم الملحنون معدات إلكترونية لإنتاج أصوات لها علو وطبقة ولون نغم مرغوب فيه ويقومون بتركيب الأصوات على شريط مغناطيسي لإيجاد مؤلف موسيقي وتعزف الموسيقى من خلال مضخم صوت أو أكثر ويمكن استخدام الحواسيب المبرمجه خصيصا لهذا الغرض ويستخدم كثير من المؤلفين الصوتيين آلة مؤلف الموسيقى الإلكتروني لإيجاد وتجميع الأنواع الكثيرة هذه البدائل الصوتية الممزوجة قد تخرج من الجهاز قد تكون صوت بشري عادي وقد تكون صوت طبيعة رعد برق صهيل خيل خرير مياه صوت مطر عدو جري صياح مخزنة في جهاز مخزن لك مئتين ألف صوت متنوعة منها أصوات طبيعية ومنها اصوات في الطبيعة يعني ومنها أصوات بشريه ومنها أصوات موسيقية الآن الناتج من هذا الجهاز إذا كان هارموني إذا كان صوت موسيقي فإن الناتج حرام مهما كان الأصل يعني يمكن يقول واحد يا اخي والله ما استعملنا إلا أصوات بشرية نقول يا أخي الخمر كان عنبا والله ما استعملنا إلا العنب يعني لو قال لك يا أخي مؤثر الصوت هذا اللي أنت تسمعه مثل الموسيقى والله العظيم انه أصلا هو حناجر بشرية نقول له يا أخي والخمر هذا الذي يشربه الفاسق ليسكر والله العظيم انه أصله عنب حلال فأنت الآن يعني إذا أدت آلة المزج بالأصوات البشرية إلى اخراج هارموني اللي هو التأثير الموسيقي فهو حرام أيما كان أصله إيش يعني؟ ولذلك فالتحريم ليس للآلة التحريم للناتج التحريم ليس للأصل الذي أدخلت فيه التحريم للناتج والمعازف لا تختص بآلة دون آلة وليس التحريم لآلة بعينها تحريم للناتج قال ابن عابدين آلة الله ليست محرمة لعينها بل لقصد اللهو منها إما من سامعها أو من المشتغل بها طيب ولو جان واحد قال يا أخي هذول الفرقه اللي نحن جايبينهم هذا يطلع صوت طبل بحنجرة البشرية اسمعوا أنت اسمعوا يطلع لك صوت طبل هذا يطلع لك صوت مزمار وهذا يطلع لك صوت مثلاً جيتار وهذا يطلع لك صوت كذا كمنجة يعني لو واحد قلد وطلع النتيجة ما هي النتيجة هي الصوت الموسيقي الذي يسبب اللذة والنشوة والطرب للاء والشرع من قواعده أنه لا يفرق بين المتماثلات قال ابن القيم رحمه الله فالشريعة لا تفرق بين المتماثلين البته ولا تسوي بين مختلفين ولا تحرم شيئا لمفسده وتبيح ما مفسدته مساوية لما حرمته ولا تبيح شيئا لمصلحة وتحرم ما مصلحته مساوية لما اباحته البتة ولا يوجد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك البتة بداع الفوائد إذن العبرة بالنتيجة وبعض مهندسي الصوت يتعب حتى يفرق بين المؤثر الصوتي هذا موسيقى ولا أصوات بشرية اصلا وأشياء أخرى أدخلت في الجهاز وخرجت هارموني موسيقى وإذا أخذت بعض الأناشيد اللي فيها مؤثرات صوتية وأسمعتها لبعض الشباب الفسق أنا فعلت هذا بنفسي أعطاني واحد إخوان شريط قال هذا جائز ولا لا في مؤثرات يعني مؤثرات شيء إذا قلت اللذة والنشوة والطرب فأعطيت لشاب يسمع موسيقى يعني ما هو متدين ولا ملتزم قلت له بالله اسمع لي هذا في موسيقى ولا لا فسمع بعدين قال والله إذا أنت بتجوز لي هذا انا مستعد أترك لك المغني الفلاني والمغنية الفلانية هذا يكفينا ويزيد هذا أصلا تعوي كل شيء خلاص ما نحتاج المغنين والمغنية فإذا واضح الأثر واضح العوض عن المحرم بمحرم آخر واضح ثالثا العبرة بمآلات الأمور صح بدأنا بصوت آدمي لكن انتهينا بماذا بدأنا جبنا يالله مكبر مسجد طلع ضربنا عليه بعد طلعنا طبل خلاص العبرة بالنتيجه إيش يعني هل نحن ظاهريين لهذه الدرجة يعني أننا يعني العبرة بمآلات الأمور ثم يا أخي النتيجة التي خرجها الجهاز ما هو هو الأصل لم يعد صوتا بشريا خلاص العبرة بمآله لا بأصله العبرة بمآله لا بأصله العبرة بمآله لا بأصله والخمر كان عنباً كان عنباً حلالاً كان قال ابن القيم ولما يأس الصياد من هو الصياد؟ ها؟ ها؟ من هو الصياد؟ الشيطان ولما يأس الصياد من المتعبدين أن يسمع أحدهم شيئاً من الأصوات المحرمة كالعود والطنبور والشبابه نظر إلى المعنى الحاصل بهذه الآلات فأدرجه في ضمن الغناء وأخرجه في قالبه والله شوف كأنه يتكلم على السامن هم كانه يعني بنقيم كأنه شايف الجهاز يقول ولما يأيس الصياد من المتعبدين انا شوف شباب الصحوة وشباب الدين ولما يأيس الصياد من المتعبدين أن يسمع أحدهم شيئا من الأصوات المحرمة كالعود والطنبور والشبابه نظر إلى المعنى الحاصل للذو النشوة والطرب نظر إلى المعنى الحاصل بهذه الآلات فأدرجه في ضمن الغناء وأخرجه وشوف السامبلر الجهاز الآن وشه أدخله وأخرجه والله مثل ما يقول بالقيم شوف كأنه كأنه يتكلم يعني سبحان الذي ألهمه يقول فأدرجه في ضمن الغناء وأخرجه في قالبه والعارف من نظر في الأسباب إلى غايتها ونتائجها وتأمل مقاصدها وما تؤول إليه انتهى كلام رحمه الله رابعا إن الطرب الحاصل بهذه الأصوات يعني المؤثرات والإيقاعات يقارب الطرب الحاصل بآلات الموسيقى فوجب إلحاقها بها وقد نص العلماء على تحريم بعض الأشياء لوجود الطرب فيها فذكر ابن حجر الهيتمي أنه يمكن أن يستدل لتحريم الشبابة بالقياس على آلات المحرمة لاشتراكه في كونه مطربا كفر عن محرمات السماع وسئل إلى الشيخ عبد الله بن جميل رحمه الله ما حكم إخراج أصوات من الفم تشبه أصوات المعازف؟ فقال نرى أنه يحرم لأنه يقوم مقام آلات له وهي آلات المحرمة تصد عن ذكر الله ومقام مقامها فهو محرم هذا سؤال سألناه للشيخ مباشرة نشر في موقع الإسلام سؤال وجواب وكذلك مشايخنا الشيخ صالح الفوزان الفوزان الشيخ عبد الرحمن الناصر البراك على هذا طيب الأصوات البشرية التي لا تعطي صوتا يشبه الموسيقى ولا تسبب لالذو ولا نشوة ولا طرب هذه إيش تبقى أصوات بشرية جائزة طيب ما حكم النشيد مع الأصوات الطبيعية مثل صوت مطر صوت رعد فتح أبواب صهيل الخيول لا شك أن هذه أصوات لا علاقة لها بالموسيقى وبالتالي فلا بأس بالنشيد معها صوت بشري عادي ما في مؤثرات مع خير ماء مع صوت رياح مع صات حيوانات عصافير بكاء ضحك قذيفة سيارات سقوط أشياء تكسر زجاج كل ذلك لا فيه. سابعا النشيد الذي تصاحبه الآهات الآهات أصوات بشرية يقوم المنشد بتسجيل هذه الآهات ثم تذمج لتصاحب الأنشودة وقد تكون هذه الآهات في صدارة الأنشودة وقد تكون في خلفيتها وينبغي قبل الكلام في هذه الآهات من التنبه إلى أمرين اولا أن الإنشاد الديني عند الكفار والغناء الأبرالي هو الأوبرا أظهر ما يتميز به الآهات والتأوهات يعني يا جماعة الآهات مأخوذة من فين؟ في غناء عند الكفار الغناء الأبرالي هو اصلا يقوم على الاهات التأوهات فإذاً لا مشابات الكفار ثانيا إن التكسر في الصوت والميل به إلى التخنث هو حالف الساق ولا يجوز أن يفعل الرجل كمثل صوت المرأة قال في الموسوعه الفقهية ومن التخنث التزي بزي النساء والتشبه بهم في تليين الكلام عن اختيار يعني يجي واحد يتقصد إلي صوته كصوت المرأة وهو رجل فإذا وجد في الآهات أحد أمرين التشبب بالكفار بطريقتهم في الآهات أو التخنث الذي فيه تليين الكلام كالنساء فإنه يمنع لوجود المحذور طيب إذا أدخلت الآهات بأجهزة مزج الصوت وأخرجت صوتا هارمونيا اموسيقيا ما هي ما هو الحكم المنع لانه صار مثلها طيب إذا صارت الاهات ما فيها صوت موسيقى ولا فيها صوت مثل النساء ولا مشابهه الكفر ولا فيها قد تكون احيانا مزعجه كذا بس تخرب عليك فهم الكلام من كثره الآهات ما عاد تدري ما هو الكلام اصلا فتكون امرا متكلفا مكروها وقد تكون امرا جائزا إذا صارت قليلة ما فيها مشابهة لأصوات النساء لأن بعض أهل الفجور يخرجون أصوات الآهات كفعل أهل الفواحش ولذاك ينبغي التدقيق فيها ثامنا ما حكم الإنشاد بقصد التقرب إلى الله إن أمر النشيد والغناء حتى لو خرج عن الحد المباح إلى حد الله والطرب واستعمال المعازف الممنوع يبقى معصية لكن الأخطر منه أن تتحول المعصية إلى بدعة بالتقرب إلى الله بهذا قال ابن الحاج المالكي بعدما ذكر منتهى إليه السوء حال أهل السماع في زمانه، ولو وقف الأمر على ما ذكر لرجيت لهم التوبة والإقلاع والإقالة ما وقعوا فيه لكن البلية العظمى أن كثيرا منهم يتذينون بذلك ويعتقدون به القربة إلى الله عز وجل سيما إن عملوه بسبب المولد فهو أعظم في الفتنة لأنهم يعتقدون أنهم في أكبر الطاعات وإظهار شعائر الدين نعوذ بالله من المحن والفتن ومن الابتداع وترك الاتباع انتهى إذا يتكلم عن حال بعض الناس الذين يتقربون إلى الله بهذا الغناء في الموالد وغيرها وعامه أهل العلم من السلف والخلف أن سماع الغناء والنشيد على وجه الطاعة والقربه بدعة محدثة في الدين إيش يعني بالطاعة والقربه يعني هو الآن يتعب مثل ما نصلي مثل ما يذكر مثل ما يقرأ القرآن كذلك يتقرب إلى الله بهذا كأنه قرآن قال المحدث أبو العباس القرطبي وأما مبدع الصوفية في ذلك فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال وأن ذلك يثمر سني الأحوال وهذا على التحقيق من أثار الزندقة انتهى قال شيخ الإسلام فيجب الفرق بين السماع الذي يفعله الناس في الأعراس والأفراح ونحو ذلك من العادات انتبهوا يا اخوان انتبهوا ابن تيميه يقول فيجب الفرق بين السماع الذي يفعله الناس في الأعراس والأفراح ونحو ذلك من العادات وبين السماع الذي يفعل لصلاح القلوب والتقرب إلى رب السماوات كما أن النصارى يفعلون مثل هذا السماع في كنائسهم على وجه العبادة والطاعة لا على وجه اللهو واللعب مجموع الفتاوى خلي الآن موضوع المعازف على جنب خلي موضوع المعازف على التغني هذا الغناء والنشيد النصارى يفعلونه في الكنائس ما هو على وجه له يفعلونه دينا يعني هو يتقرب إلى الله انه يغني مع قائد الفرقة في الكنيسة يعتبروا ان هذا ترانيم ترانيم الكنسية هي قرب إلى الله يتعبدون بها يرجون الثواب الصوفية أخذوها منهم نفس العملية يتقربون إلى الله بالتغني يعتبر الآن الآن نسوي فرقة ونغني نرقص نقفز حسب ما عندهم من الطقوس ان هذه قربة عبادة الآن تؤجر عليها أنك بها أفضل من مما كنت قبل أن تفعلها فهؤلاء الضلال باتفاق المسلمين كما قال ابن تيميه في اتفاق علماء المسلمين ولا يقول أحد من أمة المسلمين ان اتخاذ هذا دينا وطريقا الى الله تعالى أمر مباح بل من جعل هذا دينا وطريقا الى الله تعالى فهو ضال مفتر مخالف لاجماع المسلمين مجموعة الفتاوى وقال القاضي ابو الطيب الطبري رحمه الله اعتقاد هذه الطائفه مخالف لاجماع المسلمين فانه ليس فيهم من جعل السماع دينا وطاعه يعني الآن علماء لما يقول الآن مثلا الحداء النصب مثلا او هذا اللي أصحاب الأعمال الشاقة يتعاطون ولا غناء النساء في الاعراس ليس شعيرة عبدية مباح يقتضيه الفرح بالعرس يقتضيه تخفيف الأحمال في تعاطي الأعمال الشاقة يقتضيه تخفيف كلال السفر وملالته السلف لو فعلوه ليس على سبيل التقرب شعيرة عبدية بينما الصوفية يفعلونه وعلى أنه شعيرة تعب فهو يتقرب الله بالتغني هذا فكيف إذا صاحبه محرم كشرك في القصيدة أو آلة عزف أو أمرد, أمرد بين الرجال يتغنى به ومعروفين بهذا معروفين تركيزهم على قضية غناء المردان في أوساطهم قال القاضي أبو الطيب الطبر اعتقاد هذه الطائفة مخالف لاجماع المسلمين فإنه ليس فيهم من جعل السماع دينا وطاعة ولا رأى إعلانه في المساجد والجوامع وحيث كان من البقاع الشريفة والمشاهد الكريمه انتهى وقد تطور الحال ببعض الصوفية لدرجة الرقص على النشيد قال التنيسي كنا عند مالك وأصحابه حوله فقال رجل من أهل نصيبين يا أبا عبد الله عندنا قوم يقال لهم الصوفية يأكلون كثيرا ثم يأخذون في القصائد ثم يقومون فيرقصون فقال مالك أصبيان هم صبيان أولاد صغار قال لا قال امجانين هم قال لا هم قوم مشايخ وعقلاء. وقال مالك ما سمعت أن أحدا من أهل الإسلام يفعل هذا قال له الرجل بل يأكلون ثم يقومون ويرقصون ويلطن بعضهم رأسه وبعضهم وجاه فضحك مالك ثم قام فدخل منزله فقال أصحاب مالك للرجل لقد كنت يا هذا شؤما مشؤوما على صاحبنا لقد جالسناه نيفا وثلاثين سنة فما رأيناه ضحك إلا في هذا اليوم طبعا الآن قنوات تلفزيونية قنوات تلفزيونية صوفية على مدار الساعة 24 ساعة شغالا رقص وأناشيد ويعني أذكار صوفية ملحنة اسم الله اسم الله نفض الجلالة يعزف معه نعه بالمعزف وبعض الاناشيد التي فيها مؤثرات صوتية مثل الموسيقى فيها ذكر الله واسم الله بصوت المرافق له المؤثرات الخلفية خلفية هارموني موسيقية. وهؤلاء الذين يتخذونه يعني عبادة القرب وأنه من الدين لا شك أنهم قد وقعوا في البدع قال الشاطبي ولا كان المتقدمون يعدون الغناء جزءا من أجزاء طريقة التعبد وطلب رقة النفوس وخشوع القلوب وكذلك الذين يعقدون حلقات لسماعه كما تعقد لسماع القرآن والذكر قال شيخ الإسلام وأما سماع القصائد لصلاح القلوب والاجتماع على ذلك فهذا السماع محدث في الإسلام بعد ذهاب القرون الثلاثة وقد كرهوا اعيان الأئمة ولم يحضروا أكابر المشايخ وروى بن أبي حاتم في تفسير عن مكحول أزدي قال قلت لابن عمر أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله وقد قال تعالى فاذكروني أذكركم قال إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنه حتى يسكت قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على هذا الأثر وهذا الذي قاله ابن عمر حق ينطبق تماما على ما يصنع أهل الفسق والمجون في عصرنا من ذكر الله سبحانه وتعالى في مواطن فسقهم وفجورهم وفي الاغاني الداعره يعني واحد الله يكون في عون كل العاشقين اغنيه يدعو الله ان يعين العاشقين قال الشيخ احمد شاكر وهذا الذي قال ابن عمر ينطبق تماما على ما يصنع اهل الفسق والمجون في عصرنا ومن ذكر الله سبحانه وتعالى في مواطن فسقهم وفجورهم وفي الاغاني الداعره وفي تلاعبهم بالدين بما يسمونه القصائد الدينيه والابتهالات التي يتلاعب بها الجاهلون من القراء يتغنون بها في مواطن الخشوع وأوقات التخلي للعبادة حتى لبسوا على الناس شعائر الإسلام فكل أولئك يذكرون الله فيذكرهم الله بلعنته حتى يسكتوا عمدة التفسير أحمد شاكر إذن الموالات والابتهالات وقد تكون مصحوبة بالموسيقى طبعا إذا ذكروا فيها الله ذكرهم الله بلعنته حتى يسكتوا من المحدثات إنشاد الأذكار الشرعية بصوت جماعي ملحن تلحن فيه الأذكار طبعا معروف يعني إذا أنت الآن لحنت الأذكار هذه وانشدت بصوت الجماعي فقد شابهت الصوفية في أفعالهم وهذا من فتوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان نفع الله به طبعا باختصار واقع النشيد تحول تحولا خطيرا جدا من ناحية الموضوعات ما عادت الموضوعات الإيمانية ومعاني الحماس و يعني القيام لله ونحو ذلك بل صار هناك كثير من نشيد الغزل غزا ما يسمى بالنشيد الاسلامي الغزل وبعض المنشدين يقول حين نشأ النشيد الإسلامي في بدايه السبعينيات كان المنشدون مشغولين بالأحداث التي تمر بها الأمة وأغفلوا الغزل وهذا برأيه خطأ ولذلك الآن هو قام بالتصحيح الأفندي وطلع عن نشيد الغزل اللي فاتتهم في السبعينيات طيب الكلمات طبعا بعضها قد يكون نافعا أو عربيا فصيحا وبعضها فيها شرك فيها بدعه، فيها باطل فيها لغو فيها عبارات خطيرة مثل بعض الأنشيد الآن نسمعها ترى يا سندي أمرغ الخد في الاعتاب أغثني منك بالمدد واحد ينشد إن حل خطب في البلاد نزيله فقل يا ولي الله اسماعيل هذه ترى موجودة في أناشيد تسمى دينية أنشيد دينية واستغاثات بالمخلوقين يا رسول الله شفاعه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اناشيد إسلامية إذا في اختراق الآن شركي وبدعي لما يسمى بكلمات النشيد الإسلامي هذا واحد اثنين اللحن والأداء دخل في قضية المؤثرات الصوتية المشابهة للموسيقى تماماً بل اعترف بعض المنشدين أو بعض منتجي الاناشيد انه عنده في المحل يعني آلة مثل البيانو ما يعني يقول هذه نحط فيها خلفية ما يحتاج الآن يمزج أصوات بالسامبلر لا على طول مباشرة مباشرة من الآلة إلى الشريط بفضل فتاوى اباحه الموسيقى خلص الآن صار في عندنا اناشيد اسلاميه في قنوات اسلاميه بالموسيقى ويا سين المدعو يا سين ولا سين ياء طيب عنده طبعا هذه نوتات اصلا انت المشوف الآن نوتات موجوده في الفرق اللي تسمى يعني فرق الاناشيد عندهم نوتات الحان المجون تقليد المغنين نشا ما يطلق بالهيب هوب الاسلامي الذي هو اصلا الشبان الامريكان من أصحاب البشره السوداء فصار الآن يعني حتى تعتمد على الكلمات السريعة مترافقة بحركات اليدين فصار عندنا الآن في فرق غناء أنشيد إسلامية مثل فرقة جنود الله Soldiers of Allah وأيضا فرقة Native دين الدين الفطري تستخدم الآلات الموسيقية بكافة أنواعها وفي الحفلات الدينية في أمريكا أوروبا في الشرق الأوسط في غيرها في غرب المغرب العربي أنشيد إسلامي بكافة أنواع الموسيقى مهرجانات الأناشيد الآن ماذا يوجد فيها حتى لتتم في المخيمات ويجب الاحتساب عليها ولا بد نكون صريحين وغير مجاملين وعندنا غيره على دين الله ونعرف نقول لا وننهى عن المنكر مهما كان الذي يقوم عليها طول لحيته ومهما كان الذي يعني سمت القائمين عليها لا بد يكون عندنا وقفة جادة لله غيرة لله واحتسابا في سبيل الله ولأجل دين الله قضية تصفيق الجمهور والتصفير والصياح إعجاباً بالمنشد حصلت الإضاءات المتحركة الموزعة على المسرح بالألوان المختلفة والدخان الذي يغطي المسرح مثل شغل أهل الفسق حصل النساء تصفيق وتصوير وإعجاب بالمنشدين تصفير وإعجاب منشدين حصل ستار أكاديمي إسلامي صار بنات يشجعنا الشباب والشباب عندهم مواهب في النشيد. كل واحد ينشد والبنات يشجعنا وبالتصويت وكل واحدة معجبة بواحد حصل يعني قال شيخ الإسلام حدثني بعض المشايخ إن بعض ملوك فارس قال لشيخ الرأى قد جمع الناس على مثل الاجتماع هذا اللي هو قضية الغناء هذا اللي سماه غناء ديني قال يا شيخ إن كان هذا هو طريق الجنة فأين طريق النار و... نقل بن حجر الهيتم الشافع عن بعض أمة الشافعية من أهل اليمن قوله وأما سماع أهل الوقت فمحرم بلا شك ففيه من المنكرات واختلاط الرجال بالنساء وفي الثاني العام بالله ما لا يحصى فالواجب على الإمام قصره عنه طبعا دخلنا الآن في عالم أناشيد المصوره وصارت في قضية الفيديو كليب وقضية مقاطع الفيديو المنتشرة في المواقع الفيديو في الشبكة وما تعرضه القنوات الإسلامية فيديو كليب في قضية طبعا هذا الغناء المصحوب بالمؤثرات الموسيقية وقضية يعني مشابهة الفساق من المغنين في حركات اليدين وفي تمايل الرأس أثناء واضح انه طرب الرجال في جو الان راح في جو الطرب واضح من هز رأسه ويديه انه عايش في جو طرب فلا نخدع عنفسه يقول هذا منشد إسلامي ونشيد اسلامي يعني سبحان الله حتى هذا يقول محمد عبد الوهاب هذا الموسيقار أنكر ظاهرة الفيديو كليب قال هذه مسيئة الحركة الغنائية يعني هو, هو يرى الآن أنه الآن يعني خربته خربته الغناء بالفيديو كليب خربته وصار عندنا الآن فيديو كليبات للمنشدين فرقة ونوته وتحريك الراس وتمايل واليدين تطلع وتنزل المتفرجين تصفيق وتصفير وإعجاب ومطارده للمنشد وقع لي الأوتوغراف تكفى إطلاق ألبوم احتفال وين؟ والله هزلت الدعوة وين الدين وين الالتزام ويقول يعني أحد أهل العلم فلو اجتمع جماعة ورتبوا مجلسا وأحضروا آلات الشراب وأقداحه يعني مثل كاسات الخمر وصبوا فيها السكن جبين وهذا شراب مباح هو خمر ونحوه ونصبوا ساقيا يدور عليهم ويسقيهم فيأخذون من الساقي وإيش؟ يضرب الكاس بالكاس ويشربون ويحيي بعض بعض بكلمات معتاده بينهم حرم ذلك وإن كان المشروب مباحا في نفسه ليش؟ لأنه تشبهم بأهل الفساد انتهى كلامه انظر الآن إلى المنشدين والنشيد حركات أهل الغناء موجودة المؤثرات مثل الموسيقى تشجيع التصفير وإلى آخره التصفيق موجود الأنوار الدخان الكنت إطلاقا إلى آخره فإن قال قال يعني أنتم الآن حتعتبوا علينا في حركتين ثلاثة نسويها اقتضتها طبيعة لا إرادية نقول خذ الحديث هذا عن أم علقمة مولات عائشة أن بنات أخي عائشة رضي الله عنها خفضنا يعني ختان ختان فالمهن هن ذلك ختان بنات صغيرات فقيل لعائشة يا أم المؤمنين ألا ندعو لهن من يلهيهن نجيب واحد كذا لهم قصايد يلحنها يمكن يشغلهم عن ألم ألم الختان قالت بلى فأرسل إلى فلان المغني واحد صوته جميل فأتاهم في المجلس وصار ينشد لهم أشعار بصوته الجميل فمرت به عائشه رضي الله عنها في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا وكان ذا شعر كثير فقالت عائشه رضي الله عنها أفن شيطان أخرجوه أخرجوه فأخرجوه رواه البياقي في السنن الكبرى وحسنه الألباني قال رجل الحسن البصري ما تقول في الغناء فقال نعم الشيء الغناء توصل به الرحم وينفس به عن المكروب ويفعل فيه المعروف عن قصد الفلوس الغناء قال إنما أعني الشدو قال وما الشدو أتعرف منه شيئا قال نعم قال فما هو فاندفع الرجل يغني ويلوي شدقه ومن خريه ويكسر عينيه فقال ما كنت أرى أن عاقلا يبلغ من نفسه ما أرى الآن يا الاخوه افتتان النساء بالمنشدين في قنوات النشيد يعني شوف الآن لاحظ يا اخوان الآن لما قلنا في أول الدرس انه النشيد يعني هذا الحداء والنصب في السفر والاشغال الشاقة لما تطلع لي نشيد نشيد 24 ساعة أول شيء خالفت منهج السلف لأنه ما قالوا للسلف اربع وعشرين ساعه وهذه قناه 24 وعشرين ساعه قناه متخصصه بالنشيد طبعا فيها قنوات صوفيه للاطفال فيها منكرات محرمات وغزت بيوتنا ودخلت على نسائنا واطفالنا ولو سووا عرض الان اقتتل الناس على التذاكر ليه طيب فيها محرمات واضحه واضحه اين عقولنا كيف يلعب علينا باسم الدين كيف يعني كيف خلاص اذا سمينا الجنه خلاص مسألة مو بالاسم المسألة بالحقيقة ولو أن شخصا قام بتجربة كتم صوت أحد أنشيد الفيديو كليب التي تسمى إسلامية وشاهد منظر المنشد وحركاته وطريقة التصوير ما يفرق بينه وبين الأن اكتم الصوت يشوف مثل, مثل الأغنية قال أحد كبار المنشدين أخشى أن نكون انزلقنا لهو سحيقة بأن نلهث وراء الأغنية الشبابية لنرضي أذواق بعض الشباب ونرى إقاعات غربية وإقاعات راقصة في النشيد وفي طريقة التصوير ونرى فيديو كليب لو اوقفنا الصوت لن نستطيع إن نميز بين الصور التي امامنا هل هي تخص اناشيد اسلاميين او اغاني فساق ذكر ابن القيم ان مغنيا عزم على التوبه فقيل له عليك بصحبه الصوفية فانهم يعملون على الاخره والزهد في الدنيا فصاحبهم فصاروا يستعملونه في اناشيدهم صار الصوفي يقول ما دام مغني اصلا على قوله الان حرام تضيع الموهبة جابوه حطوه في اناشيد ف لما راى يعني تمايلهم وطربهم وهذا يعني دخلوا معه في الجو تركهم وقال انا كنت عمري تائبا ولا ادري يقول اتضح اني انا كنت من زمان انا كنت تائب وأنا ما ادري فكيف وقد وصل الأمر الى الاخر استعانه بعدد من النساء في تصوير فيديو كليبات الاناشيد الاسلاميه فتيات بعضهن غير محجبات ووجد في الفيديو كليبات لمس الرجل المرأة ووضع خاتم الخطوبه وهذه على أنها نشيد إسلامية ثم ظهرت منشدات من النساء في اشرطه في بعض التسجيلات بعض القنوات وبعض المواقع على الشبكة فتيات ينشدنه كانوا صغيرات بعدين كبروا شوي شوي وصار الآن نساء ينشدنه وشباب يسمعون وقد قال الله فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. وإذا كان ما يجوز تضرب بخلخالها فكيف تفعل الآن بهؤلاء الشباب يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا قال أبو بكر الطرطوشي في قضية غناء النساء بدون موسيقى قال وأما سماع من المرأة فكل مجمع على تحريمه قال ابن القيم وأما سماعه يعني الغناء من المرأة الأجنبية أو الأمرد فمن أعظم المحرمات واشدها فسادا للدين طبعا صارت الآن قضية الفتنة وصلت لدرجة يعني وقفنا على حالات افتتان نساء بمنشد صارت فتنة للقراء قارئ قرآن يصير منشد مغني فتنة للنساء كما حصل النبي عليه الصلاة والسلام قال لانج يا أنجشه رويدك سوقا بالقوارير فماذا حصل اليوم قال القرطبي تعليقا على الحديث خاف عليهن الفتنه من سماع النشيد حديث يا انجش رفقا بالقوارير او رويده سوقا بالقوارير كنا عن النساء بالقوارير لرقتهن وضعفهن فانجش كان حسن الصوت يحدو بهن وينشد شيئا من القريض والرجز فلم يامن ان يفتنهن ويقع في قلوبهن حداؤه فأمره بالكف عن ذلك هذا في شرح الحديث قال القرطبي خاف عليهن الفتنة من سماع النشيد قال ابن الجوزي وتأثير ذلك في النساء أسرع من تأثيره في الرجال قال ابن الحاج المالكي لا سيما إذا ضاف إليه أن يكون المغني شابا حسن الصورة والصوت ويسلك مسلك المغنيات في تكسيرهم فالآن إذا جاك المنشد وسو مكياج قبل الفيديو كليب وكلامه وترتيب الشكل. ليش ما تفتتن به المرأة المنشد الإسلامي ليش تفتتن به المرأة وإذا ما افتتنت فلانة تفتتن فلانة ألم تشغل هذه الأناشيد عن القرآن بلا والله اشغلت. انظر إلى صفحات الأناشيد وصفحات القرآن في موقع واحد صوتي موقع واحد صوتي. نشيد في أربع مليون مستمع مهرجان انشادي يحضر فيه خمسين ألف متفرج يحضروا في محاضرة درس علمي مفتي عالم ومن أكثر من سماع النشيد قلت رغبته في سماع كلام العزيز الحميد قال ابن تيمية ولهذا تجد من اعتاده واغتذا به لا يحن إلى القرآن ولا يفرح به ولا يجد في سماع الآيات كما يجد في سماع الأبيات بل إذا سمعوا القرآن سمعوا بقلوب لاهية وألس لاغية وإذا سمعوا سماع المكاء والتصدي خشعت الأصوات وسكنت الحركات وأصغت القلوب وصح عن الشافعي أنه قال خلفت ببغداد شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن إيش هو التغبير؟ شعر ملحن معه قضيب على جلد أو مخدة يحدث صوتا على مخدة طه. طه. مع الشعر الملحن هذا الشافعي سماه أحدثه الزنادقة يصدون به الناس عن القرآن فمن وجد من سماع الأبيات رقة لا يجدها في سماع الآيات فكبر عليه اربعا حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعانه وينبغي على المسلم أن يكون في قلبه كتاب الله وليس أن يمتلئ قلبه شعرا فكيف لو امتلأ غناء أيها الاخوه لا يصح أن تعمينا الدخول المادية أو الشهرة أو اللهو أو ما يطلبه المستمعون والمشاهدون عن الحق لا عامل تجاري ولا إعلامي ولا شيء وإنما يجب أن نقصد الحق في هذه القضية ونرى ما آل إليه الأمر الآن في المسألة وما حصل من السيئات العظيمة طيب هناك أنشيد مباحه ذكرناها في بداية المحاضرة هذه مثلا خصوصا للصغار بالكلمات الطيبة اداء تلقائي ما في صناعه ولا تكلف ولا مقامات مؤثرات صوتيه مثل الموسيقى ما في بدون مشابهه الكفار والفساق ما في مانع ينشد بعض الشباب في سفر مثلا في ينشطون به الجو مثلا يحمسون به في العمل مثلا يذكرون به في الفضائل مثلا لا باس بذلك وعرفنا ضوابطه وارجو بهذا العرض ان نكون قد وصلنا إلى صورة واضحة للقضية الشائكة والكبيرة والمنتشرة الخطيرة الموجودة اليوم باسم الدين وقد يكون في كثير منها الدين منها بريء أخذ بكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول اناشيد أشيد الإسلامية كثر كلام حولها وهي أول ما ظهرت كانت لا بأس بها ليس فيها دفوف وتؤدى تأدية ليس فيها فتنة وليست على نغمات الأغاني المحرمة يقول ابن عثيمين لكن تطورت وصار يسمع منها قرع يمكن أن يكون دفاً ويمكن أن يكون غير دف كما تطورت باختيار ذوي الأصوات ذوي الأصوات الجميلة الفاتنة ثم تطورت ايضا حتى اصبحت تؤدى على صفة الأغاني المحرمة لذلك اصبح في النفس منها شيء وقلق ولا يمكن للإنسان أن يفتي بأنها جائزة على كل حال ولا بأنها ممنوعة على كل حال لكن إن خلت من الأمور التي أشرت إليها فهي جائزة أما إذا كانت مصحوبة بدف أو كانت مختارا لها ذو الأصوات الجميلة التي تفتن أو أديت على نغمات الأغاني الهابطة فإنه لا يجوز الاستماع إليها تقدم الضابط أخرى في الموضوع وشرح في هذا الأمر أسأل الله عز وجل أن يرينا حق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن ينعم علينا باتباع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة انه سميع مجيب وصلى الله على نبينا محمد